خليكوا معنا عيد. احنا ك ل م ن ا في ا ل ا ر ا في ا ل ذ ا ر ا ع ت ق د ا ل ي م ن و ذ ا ك ر الذاكرة اكتشفت ش ا ف مهم جدا. خ ل ي ك م ا معيا يكون. وان ا ل ل ي ك ر ة ه يعني ا ل ل ي ك ر ممكن ي ل م ه كله ب ي ا ل احنا ك و ن ي ا ح ا ت ي ن كلنا كنا خ ت ا ل و ل ب ا ن أول ح ت خمت لبر ص و ل هذا ف ل ر ف ر و ز كان ا د ه ي ل ا ن كل ب ط ا ر لبر ر و ل ا ت م ز أو ساينز أو ن ف س ت ي ج ي ش ن أو ت ر ي ك ثلاثة ل م ا واحد ت ي م ب ز م و و د ا ي ن ل ر ي ا ف و هذا ا ل ب ك ي ر ي ا ب ع ا كده جينا قال يعني ش ا ن ذ ك موضوع ي ن ل ي ل ي ا ت كده من البيولوجي ل م ت ي ن ا ل ك ي ن ك ا بكتيريا. ن ا ل ك ي ا ب ت ي ل حاجة ع ش حاجة. ع ك ل و م كان فارغ. لكن ه م ح ا ج دي هو س ا ي ر ج و ن ف ل و الجنب ا ل ص ف ح ا كتبتها ب ح ه ا فون ك ي د ا وبعد كده ج ي ه ا ص ح ة أ ص ا ي ت عايزين ع ا ي ت ن ر ف مع نوتيبل ا ل م ع ل و م الأول هي عين ا ل ي ب ر عنده أصفيت ودور ا ل ك ا ن حاجة ست حاجات أنا واثق تماما إن ب ع ي ن ست حاجات دول لكن ا ن ا عايزلك على و ل واحد بس في ن ك ت ي هالبعد ونبل يصير كله طبعا بعدين وبعد جينا كيت ن ي ت وطبعا كيت من ا ي ت كانو كل حاجة ب ر ض ست حاجات ل ل ه هو رقم ا كنتيه سوندر ر ي ش ن وبعدين الطيون و ن ك و بس من البروتين ا ل ب و ت ن و ب ع د كذا لدك س ذ ا ب ت ج ي ا بروتين إذا كانت ا ل ر غ ب واحدة لدك لأن ا ل و ت واحد من البدن ي ه يك ت ك م ي ن و ب ع د كذا و ل ن ا بايريشين و ب ي ن ن و بريت مش من ت ح ب قوي و ب ع د ك د ه قلنا لدك ألبومون و ب ع د ك د ا نعمل دي اللي هو العملية لو بنشوط ونكلم ث ا ل ث ه و ب ع د ك ا الحمد لله إ ك لوجس ب ن ا لوجس إذا عساك كم ل ن ا ا ل ا ث جمل. الجمل الأولى، The s ا ست حاجات برضو. و ا ل ث ا ث ة بيعملوا زيادة الأمونيا و ا ل ث ا ث ة هاي ج م ل ا ي م ك ل ي ا وزينا عليها وكلينت ب ك ش ر وكلينت ب ك ش ر ل حاجة ست حاجات. وزينا عليها ك ا ر ا ن حاجة ست حاجات. فتعرف؟ ا ج ة ف ل ن ب ر ة مو ست حاجات. دل. مش ل ا ز م ب ر ة في الجملة. م ع ا ر و م ع ي ا وبعد كذا ب خ ل مهار بورطة ي ب ر ا ي ش ن قلنا بورطة ي ب ر ي ش ن على ا ل ت د ي ن في الوالد ا ل ج د ي وبعد كذا كنا عني ف جيد ا ل ت ل ا ب ط ك م ا وبعد ك د ه تم. ا ل ل ا م والدستور والпублиكشن والدستور و ا ل د س ت و ك ا ن ا أعتقد ا ن ا ن ت و لا م ص ل ان أن يعطونك هذا الموضوع هذا موضوع مهم جدا أعتقد ا ن ه ا ه م موضوع في أي شيء و في أي م و ا و ا أنا وهو هذا بطيء بخليكم بس ا ي ه خليكم معي هنبدأ ن ا ر ض نتكلم عن موضوع مهم جدا ه ل ا بطيء أنا أ ش ك ق ن ي فيكو واحد ما ت ع ر ف ع أنا بطيء لأنه موضوع مهم جدا هتروف في أي مكان سواء على ا ل ق ه و ة سواء في الشارع سواء في ي ح لازم ه ي ع ا ق و ل أنت دكتور لازم ه ي ع ا ل و ه في ا ل ب ض ا ت س فلازم ت ب ع ه ش ق ي س جدا جدا جاي ت ح ا ل أ ه م ب الباري هي ا ل ك و ر و ن ي كبضائع ولا ت أ ي لأن كل الناس تألو في الكورونا كبضائع ولكن عدنا ه ا ل ب ض ي ت س من أوله من أول النهاردة عدنا نتكلم على ا ل ت ك ي و ك ب ض ا ئ ي ت ل ل ي في نيشن و ا ل ت ك ي ب ا ع ت ع ي ه مش أيدي لأن ل م ش ج ا ي ا ل ن ه ا ر د ة عشان أقولك إن كلمة ب ا ئ ي تعني إن ف ل <سؤال> ي ش ن في ليفا لكن خلي بالك أنا النهاردة ب ت ك ل م عن أ ي و ت خلاص يعني ايه ا ك ي و ت يعني ما ب ي ز د ش عن كم ش ه ر عن 100 ش و ر المهم ده كنا ل د ي ف ن ي ش ن تناقمنه خ ش عن الأثيرش اللي بيعمله ببائيت ا كلنا ف ا ك ر ي ن اللي بيعمله ب ا ب ا ي ت هو ا ن ف ل ك ش ن و ب س و ب ا ل ت ح د ي د فيرا لا في ا ن ف ل ك ش ن ا و ممكن ي ب ق ى ن و ن ا ن ف ل ك ش ن نبدأ بالإنفلكشن ولا ب ا ل ن و ن ا ن ف ل ك ش ن بعدين ت ي ك و ن غ ل من ا ل ن و ن ا ن ف ل ك ش ن عشان نتفرج منين ل ل إ ن ف ك ش ا ن م إ ن ت ف ش ا زي إيه؟ اللي ا ح ن ا نوصفه ل ب ل ا س ت ي ة ي ا أو س ر م ا د ة أو أ ل ا ع ن ما تاع ا ل ى ب ل ا س ر ا ل ل ي ب ت د ي ا ل م ي ت ا ي ت هيالكحول. زي ما ا ح ن ا قلنا عد كده إن الكحول ننويه د ه ب يبدي إتش بي أي. يبى الكحول وديتي والهلوسين و ا ل ب ر س ي م و ل والآيننش. صح ولا ل ط الخمس حاجات دول ممكن جبوا لك إيه؟ ا ل ت ا ي ت ز وعلى فكرة ا ل ك ه و ل ي في ا ل م ي ت ب ي ت ز ب ي ت أ ي ك ا ن ش ر ا ل ف ي ر و ا ل م ي ت ا ي ت لكن في ل ب ا ل ح ا ة نعرف إزاي نوضح العين اللي عنده الكحول ا ل م ي ت ا ب ي على a r a بس ف خ ر الحظة. المهم د ه كده non infection. ن خ ص بقى على من ال... على infection. والinfection يا إما فيرا يا إما non فيرا. يعني ا و ع ح ف ك ر ا ن اللي بيعمله ب ف ي ر س يا ا ل ب ي ر و ت ب س لا ممكن non هي non فيرا. ينتق بالفيروس ولا بس non فيرا. ن غ ل ع من ال non فيرا. non فيرا زي ا ي ه ا ي مثلا ا ل م ل ا ر ي i ا عم ن ا خ ذ ا ل م ل ا ا ر ي ا هنعرف ا ن هي ت ق ا ل نور وهم كي ت ق ل لك ط ي ء لأن ا ل أ ب م ك ن ه بريت ا ل ن و ز البريت النورز تجيب هذا ي ر س برضه. ليتوس بيرودس عشان تبقى حتى جملة مصغية ب ي ر س ا ل و ز عمريتوس ليتوس بيرودس ندخل ب ق ى كده من كل الكلام ده و خ ش ع ل ى الفيروس الفيروسات اللي ب تفسد الكبد مش بس الفيروسات اللي ا ح ن ا عطينا ا ليها A B C D E إنما في فيروسات تانية ب ت ض ر و ف ا يعني ممكن تفسد الكبد ولكن ب ت ض ر و ف ا يعني ا ي ه ب ت ض ر و ف ا يعني في فيروسات اللي هي هيباتوتروبيك بجاي لك مخصوص عشان تفسد ايه صوت الكبد يعني لو ما كانش في كبد في الجسم الفيتات دي ما كانتش داخل في الجسم ا ص ر ا هي دخلت فيك مخصوص عشان ت ع م ل ا ي ه عشان تجيبلك بابايتز وبس ا و بتجي ب حاجات تانية ولكن الحاجة ا ل ا س ا س ي ة هي دخل عشان ا ي ه عشان اللفار إنما في ط ي ر وسات دخل ا ت ب و ز الجسم كله ومن ضمن الجسم كله هي بتلك في الجسم بتصبح ا أول ما ي ه الك ب ده ي م ا ا ن ا بقولك في فيروت ا في فيروت في فيروت جاي عشان ت ب و ز الكبد تنضميها في باتو في باتوتروبي وفي فيروت بيضروفة. بيضروفة في فيروسات خ و ا ن يا ج م ا ع ف ا ز ت ب وفي فيروسات بذروة بس بجتم هون فبالوا تكون الأورجان لكن بذروة تروح فين؟ تروح ر و ة مع يكون ا ل و ج ا بالروضة ن ا ت ج ك م ض ا ي نبدأ بالفيروسات ب ع ا ل ف ر ولا الفيروسات ا ل ب ر و ة نبدأ بالفيروسات البذروة فيروسات بيضروف ب ر و ة د ي ي متل ما ن ت م ع ط ن ي ر و س ا ما و ب ي ش ت ي ن ب ر ي ر و س أو ده اللي جينا ض ا ي و ت ك ر ا ل ل هو داخل جسمك عشان يجيبلك بابايت، سو ه البتكن عشان يجيب حاجات تانية، ومع السبسك ك ه ا ل ل ي ج ي ب ل ك هي بابايت. س زي مثلاً فيروس الهيربس. الهيربس من الحاجات ا ل م ش ر و غ ة ج د ا اللي ب ر ض ه ممكن تتعلم كده. ت ب ك و ا بقى من كل الكلام ده، ل ا ن بيني وبينك ا ه م ا ث ب ا ت ل ي دي ه ا ب ا ي ت س هي الفيروس، هي باتوتروبيك، هي ب ا ب ا ي ت ل ل ي ا ح ن ا عفينة. ر الفيروسات ا ل ل ي ا ح ن ا عفينة ر اللي هي ال A وال B وال C وال D وال E وحديثاً بعكمل في ال F و G. تلاقوا ال F و G إحنا بنش ك د مع ال A و B و C و D و E خ ا ن ب ل ما كلش عن موضوع ه ل ا بيت عايزين نتكلم عنه. ا ل ب ي ر و س ا ت دي ا ل ف ي ل و س ا ت دي خليكم عايز عم نعدي كده A و b وC وD وE. A و b وC وD وE. د ل و د ه ا ل خ م س في ا ت ف ت ل ة عندنا هنبدأ ا و ل حاجة نتكلم أول حاجة عن الجين. زي ما معبطين ا ل ب ي و ة عبارة عن مول كده وفي النص ف ي ه A ي ج ي ن و ب د ه باختصار باختصار كل ا ل ب ل ت ي ر ي ا اللي جاية هي كلها ا ر ة ع ر ن ي طبعا معظم ا ل ب ك ت ي ر ا بتبقى ع ر ن ي فكلهم ا ر ن ي ه ل و ا من ج و ه ده ع ر ن ي مع عدد بي د ب س ي اللي بيبدأ ديمي خ ا ص ع ا ن ا كلهم بيبيع في ش ف ر ي غ ط ر ن ي ده مع عدد مع عدد ا ل ديم ملوس ف يعني لو ي ت ش و ف ك ت ر هاي ب ت ي ر و س دي اللي هو ا ل ب ك ت ي ي ا دي دمشي في الشارع عبره ايه بس عبره ا ل ع ر ن ي وبالتالي هو منحرف ش و ي يعني م ل و ت ح ر ف انه هفت ع ك م ث ا عشان كده ب ي اللي م ل و غ ط يعني ي ش ت ر ي له غطا بيقول بيقول لك يدي ملوش يقول دي م ل و ش غطا ي ق وبيشتري له غ ط ا ط ع مين ب ق ى بتاع الدي. عشان ك د ه م ف ي ش حد ف ي ا ل ذ ن ي ه بيجيله البطايق دي اللي ل ا ب د ت ف و ا ي ه ا ل ب ط ا ي ت دي يعني ت ك ل ب ط ا ط ا دي م ل و ش غطا واللي م ل و ش غطا يشتري له ا ي ه بيشيلوا غ ل ط عشان كده لو أنا ع د ي ش ب طيّت دي، أبغي طيّت دي حتى لو ا ن ت شايفو ماشي ح و ا ل ي ك د ه في الشارع مش عملك ا ي حاجة ل ا ن ه ما و ش ى ما ن س ت ه د ده هو ع ر بعالي الجين هذا ك د ه ماشي في الشارع. المهم الجينو كلهم ع ب ا ر ي عرق م ي مع ذا البيد ذا ا ي كلهم بيهم غطا مع د ا ا ج ي ده ما و ش غطا وعشان كده بيشيلوا غ ط ا اللي هو بعدي بتاع بتعال ده ك د ا اللي هو جينه. أهم حاجة في الدنيا السؤال اللي ه ت ت ي ه كل يوم يا ط ر ب ينتقل زي ف ل س ف د ن ا تنقل ا ل ث ا زي ا ت ر و س ي ش ن بتاعه. ع ت ق د ما في نش واحد. ما في ن ا ش واحد ما ت ق ر ل ش ترى ده ك ي و هو ب ق ا ي ة السعيد ينتقل زي هو الدي ينتقل زي هو السعيد زي لأن ثمار ط ب ض ا السي ا ه م السعيد ينتقل زي فلازم تعرف ت ر ا ن س م ي ش ن كويس ا ا ل ق و والدي e دول ينتقلوا عن طريق في كورا ع ا يمكن ينتقلوا عن طريق الأكل ينتقلوا على عن طريق م ث ل ا عامل ما ي ب ش ما ي س م ش بالهجين بتاع كويس في كورا وعشان كده ب ي ت ر في الأطفال لكن يشد ق ا ل م ش ب ي ن ي ب ق ا ي ة ا ل e س ي د ولا أيدي ينتقل ي ل ا ز يكون ن ا د تعال نخش على مهم اللي هو الدي والسي ن د ع ب البي، البي بينتصر عن طريق كل ا ل ف ل و ث في الجسم. ط ب ع ا ا ل ف ل و ي في الجسم كلها ح ف ا ل ش ر عندنا يا جماعة ه ن ت ع ا ا و ل حاجة البي. البي ب ي ن ت ق ل عن طريق كل دي، كل ا ل ف ل و ث في الجسم ا ل ي كلها ث ل ا ث س اللي عندنا. ممكن ي ن ت ق ل خ ل ي ب ا ب كمان ع ا ممكن ي ن ت ق ل عن طريق بلد يعني عن طريق سيرة. ممكن كمان ينتقل ودي ممكن خبر مؤسف إن أنا أقوله ينتقل عن طريق السلايبة يعني عن طريق ا ل ن ع ا ت يعني حتى لو ت س ت خ د م الشوك وال والمعالج بدور ا عيني عنده بطاريتي ممكن جلك بطاريتي ه ب ط ا ي ة دي وطبعا ا ه م حاجة ممكن ينتقل عن طريق السيمين يبقى عندنا ثلاث حاجات سواء السيرام ا و السيمين ا و ا ي ه كمان ا و السلايبة يعني باختصار ا ي فلوس الجسم ممكن ينقل إلها ب ا ر ي ت س في هبطارية د بس ت ي ن و ا بينه إ س ت م ش ا ق ل س ي م ن أو ا ب ط ا ر ي س لأن البطارية دي مش قوما عود لكن ا ل س ي م ي كل يوم هو هو ل ب ط ي واتسيل إجابات ا ت س ل س ئ ل ة واضحة وصريحة ولازم الإجابات بتاعتك تبقى إجابات و ا ض ح وصريحة يعني ما فيش ح ا ج اسمها يعني يعني ما فيش ح ا ج اسمها ه ي أ يعني ما فيش ح ا ج اسمها تقريبة أنا ع ا ي ز ا الإجابات تبقى واضحة وصريحة ل ب ط ي تسي ينتقل عن طريق إيه أنا هقولك ل ب ط ي تسي ينتقل عن طريق الدم و ب م وكتبوا ل كلمة دي وتبغى النجابة واضحة وصريحة. مش ا حاجة اسمعها راياني يجي هوني ه و بينتقل الزي هو ا ن ت قررت إن ببكتشي اللي جابه معه ا ى و ا ض ح ة وصريحة وشبك من كرامات ب ي ج و ن ا ت شبك من ذكاء ت بطاري ب ي و ن ا ت اللي يقولك ممكن ينتقل عن طريق ا ل ص ل ا ي ف ه ده عن طريق برضو ممكن ا ل سين لك غتر مع ه ه بطاري ا ل س ي ينتقل عن طريق الدم وبس يعني لو ما خ د ت ا د م ف ي ه ببكتشي مش جيتك إطلاقا ببكتشي. ه ب ط ا ي ي C خ ل ب ا ل ك عن طريق الدم دي اللي ربنا في الحلقة في الدفاع ا ي حاجة ر ا ئ ع ممكن أي مصدر ل ل م ط ا ب ق الدم ممكن يجيب لك بطاري C لكن السؤال هتتفعله كل يوم هل الانتركورج ت ف ل ك من ك ل ا م يقولك تراي بطاري والكلام تفرك من ذا لكن السؤال هتتفعله كل يوم هل الانتركورج يلقيه ب ط ا ي ي C ا ت ع ي ز إجابة ق و واضحة و ا ل ع ي ا لو بجد ولا تقولني كذا اتعيد ج ا ب ة واضحة ل ي ت ا ل ج ا ب ة ه ت ل ع للعيان ت ع ا ل و ل نشوف كلام الطب وكلام ا ل ح ق ق ة كلام الحكمة مع رايان حقوله إيه؟ هذا لغة لا بلجيكي لأنك إذا ا ل ت د ل ه بيقول إ ن تدمر المجتمع خ ا ص ة لأنه ع ر ف ا ن الملف كبيرة ج د ا ل ملايين من المصريين عندهم إيه؟ ف ل ب ط ا ل س كي فمش م ق و لا ق و ل إنه هو ب ي ق ل ده كلام الحكمة لكن كلام الصورة معين نعرف كلام ا ل ص و ر هل يطرأ؟ ا ب ط ا ت س كي صعبة ينتقل عن طريق أ ن ب و ش ولا ل ا الإجابة تبع عليه م ف ض ا ل ن د ر س ة مع ي ن ولا لأ؟ كما هو ت ي ن ج لكن ينتقل ولا ما ينتقل؟ الإجابة ب ر ض ما ينتقل. يعني سواء ك د ا أو ك ه ا ي ب ا ت ئ ا ل س ي لا ينتقل عن طريق ا ل ت ر ك ض صن على ف ك ر ة أنت بت ت. لأني م ث ل ا ل ن ا ما فيه ت ب ح كتب مثلاً زي سيسل م ث ل ا ل أ ا ما تبع سيسل أو تيك توك. وتزعي كتب لك 17% من حالات في ب ا ط ئ ا ل س ي ة تنتقل عن طريق التسشر ا ل ت ر ك ض ق و ن ي بابا لم تبدأك ولم تبدأ في س ي و ك ط ب ع ا أنا عارف ا ن ا ل ت ع ض 600 ريال. لكن برضو بينو هيك لم تبدأك ولم تبدأ في ك و ك ا ل ت ر ا ك د ه ا ل ا ج ا ب ة خل دلك من حاجة. هذا للي خلى الناس المصريين إذا كثر ا المصريين ب ي ق و ل ك على فكرة إذا ب ط ا ر ي ت ش ي أبحث أ ل ومائة ن ت ق ل على ا خمسة عشر طاقة ط ب ي ع الانتروكورس المصري لا يمكّن نظر و ط ب ع ا طبيعية ا ل ا ن ت ر ك و ر س المصري مليون خط ومش لازم أقولك وطبيعي ا ل التكورس المصري ا زين ولكن ط ب ي ع ي الانتروكورس المصري لا نظر إنه ينقل ه ب ط ا ي ة تي باختصار باختصار ه ب ط ا ي ة تي جايز برة فيك الكود ا ل ك ب ي تلاتاشر سنة أ و ل ا ال ال ا ن ت ر و ك و ر س ا ل ع م ي ف هو الممكن ينغركي ن م ا ل ا ن ت ر ك و ر س العجمي الدانش ي ن ق نقطة رقم واحد ث ا ن ي ا لا ينتقل إلا أما يكون إين الفخ وعشان كده م ن ا ب ي ت ق ل ش م ص ل ا ً ل ط ف ر عشان كده أنا بطلع ب ق ب ا ل ج ن ب ي ة إذا ب د ا ت فيه 17% ل م ن بطلع طريقه ش ل م ن ننتقل؟ ا ن ت عرفت إيه اللي إكسروكرباتر مع بحر في العين ولازم تبعتين الكلام سواء ميل أو ف ي م ي ل ع ن ه ي ر ا ل ع ن ب ي يوم هذا ك ا ل ي هو ترانس ميشن و ع ر ف ن ا نوبة ي في هما ال جدا. في خش عدين البيز زي C تقريبا. طب ترانس فيوجا ممكن ومنكم ممكن بطل ظ ه ر يظهر في ا E زي ما ل ح ن ا قلنا في في كوين في كورا. خش ب ع د ك د ه الإنكوبيشن بيري. بطلع الإنكوبيشن بيري على فترة حضرة بتكون البيروتات ج ي ب ا ل ا خ ر ولا ل ف ض و تيجي ا ل ا خ ر كلهم من ا ث ل س ت ر ف و ا ي ر و ا على من ا ي ه بتا بس ا ل ح ن ت ع ر ب و ا الاثنين اللي تبتونه هو ه عارف فكلهم من ا ل ث ن ي ن اللي ت و ن ا ل ي و جي من الاثنين اللي ج و ي ل ن م ا ذاين دول ممكن يخشوا موت. كده اللي هو ا ي ه ال ا incubation period خ ش بعد كده على ا ح ا ج ة مهمة جدا اللي هي ا ي ه نبدأ نسأل نفسنا في س ؤ ا ل مهم جدا الموثري هل الببايسل ا ل ي بيسد بيموت ولا ما بيموت؟ طول ما ه ي ب ت موت ي ن ل ي ر ا موت إ و ا ن ت رجلك ب ب ا ي س م س م و ي الأكليوت و ا ل ر س ي ت ي ر س أو ه ا ت و و في هاتمو ل ع ن ه ه ي ق ل ب ل ف ي ر ي ش ا اللي هو ا ل ا م ن ف ي ه و س ا ت الكبيرة اللي هو ا ل أ ك ي و ت لبرسيتيرس. اللي إحنا ش ر ح ن ا ر ض ل ك د ه قلنا العيال ليش ك م ن في ا ل م ت ي ن يكونوا ج قلنا مصغير. ا ن ت فلوبي ا ن د ي ه عن س ؤ ا من ا ل أ د أنا عايز برضو سؤال وعايز جابه واضحة. هل الفيروسات كلها ممكن تجيب أ ك ي و ت لبرسيتيرس ولا لا؟ الإجابة آه. ثم إلى حتى الإيه؟ الإيه اللي هو الهذا؟ أو لحتى ا ل إ ولكن الإيه يجيب ن س ب ا و ل ي ه ا يعني مثلاً اثنين من ع ش ي ا ل م ي ن العيالين اللي بيجروا ببطيئة إيه ممكن يجروا أكل ثمرة أ ب ي ر ويموت. طول ياخبر أبيض. هذه بطيئة إيه د ه ممكن يجروا تأكل ب ر ه البي. ع ن ي ت ا ك ل أكله وعند المحلات المحلات اللي هي منتشرة دي ت ا ك ل أكله ي ج ي ل ك البطيئة ش ي ه ممكن ت م و ت ممكن ولكن خلي بالك بينه و ب ي ن ك العيالين اللي ب ي ج ي و ا بطيئة إيه وياك ل ل أكتر من ر س ي في ا ي منو بين ك يعني ده أساسا عياني عيان نحش ط ر ن ا تارجوش أصلا ترى عليكم هي طن المستشفى عربي في ه ا ل ش ي ل م ه م ده ت ك ده هبصايتي ب ي و C و دي و E برضو كلهم ممكن يجيبوا ق م ي ل ي ش ن ب ن س ب م ت و ا و ن ة لكن الرعب الحقيقي تخيلوا من إيه من ه ب ا ي ت ي ولايتي و ل ي ي ت ي و ل ي ي ت ي D ه ب ا ي ت ي تقول الرعب الحقيقي ي ر ع تاع هبصايتي لما يجي في ت حالات ل ن ن س ب ا ل م ر ت <تصفيق> ف ي بيها هي وجنين تتجاوز عشرين ل م ا يبقى إذا ه ب ا ت ي ت إذا تخف عليه أول يوم يجي في ا ل م ا ج ي شد حال. المهم ذاكنا في فامينيشن ع ش ت ن ا ل س ا ل ملوط واحد ده إنه كل ب و م في إ ج ا ب ف فامينيشن بينما في ه و م ه باتيتك إذا باتيتك. ن ر ج بعد كده على السؤال المهم اللي هتسأله كل يوم و خ ل ي ب ا ل ى ا ل س ئ ل ل اللي هتسأله كل يوم لازم إ د ع م ك ج ب ر ي ح ة ما ب ش في جبل هي ع ن ه ي ه هو السؤال اللي هتسأله كل يوم ك ر و ن ي س هل هي باتيتك ز ا ص ه ا ي خ ف ولا ي ق د معايا طلع عنه؟ تعال نشوف ا ل ن و ا ع سكون ن و ع ي ي أنا عايز جاب ع ط أنا م ش ع ي د إنه هو هي يعني وضعه م م د و ح وربنا ي ن ف ع عمل جابه آه لا، ال E لا، نوكرونيست خ ل ص يعني أنت جيلك ا ل ب ا ي ت س E تصرش و ي ة جيلك ال سيمتون ذ ن ه ا ل و ل ا كمان شوية، وبعد ك د ه نفر ن و ي ق لكوروناست. ق و ل ن ي نفر نفر، أقولك نفر خلاص. وال E م ن ف ل كلام، نفر ب ر ض هو ا ل ل ي ك ر و ن ي س يبقى بعدين ع ي و C و D. ب ط ا ع د ي مش ا جيلك رميت عمل D. عشان كذا م ا عايز نتكلم عنه طبعاً و وفي. البي، الكورونست بتاعته ب ت ب ق ب ي خمسة ل 10% ا هذا ب ي هو بيرك مش نسبة ا ي ه مش نسبة كبيرة أوي. لكن ا ل أ س ي ا ل ش د ي د جدا ا ن ا ل ل ي ع ن د ن ا في م ص ر هو فيه. تعال نشوف الكورونست بتاع في ا د ب ي عايزين كلام برضو الكلام الواقعي و ل ا الكلام اللي شكله حلو. عايزين الكلام اللي شكله حلو اللي هو موجود في الكتب ولا ا ل كلام الواقعي. اللي ا ن ت ع ا و ز ي ن ه و انا ا ق و ل يعني لو عايزين الكلام اللي شكله حلو خلص مع بعض كورونست بتاع خ م س ي ت م ا ي ن تقولي ل عم 30 م ن ا ل ع ي ي ن ي ن مشابهوا كورونا كي أقولك لا مش عارف. هذا الكلام اللي شكله حلو اللي هو الموجود ف ي ن اللي موجود في ا خطوب اللي ا ن ت ب ت ت ب ه في ا ل م ط ح ا ن لكن بينه و ج ي ن ك بعض الكلام ا ل و ف ت ع ش هو حد في تويتر واحد مصر عنده ه ل ب ط ا ي ة السي و خ م س يعني حد عارف عارف واحد يقولك ل ت ه ده ر جالس البطاية السي والحمد لله ده ك ا ن ت ا أ ه ت ت ا ك ر ت ك وجزينا عنديش. من 99% و 99% من من الحالات. المهم في بطل مع الكلام الواقعي ما بيقولش خاطر، ا ل ل فين و ط ب ع ا ما ج د ا ن ل كل المصريين اللي جنوا من بريطانيا جنوا ل و ن في ا ل و ا عامة تعمون ب ه ا ل ج ي ز و ب و د ب ه ا ل ج ي ز استخلي ل ب ي ط ا ي ا يقلب ل ك و ر و ن س ي بنسبة م 0 0 ة في ا ل م ا ئ م ع ي ا مش م ع ي ا وعشان كده ش ي دينوا بينكو هي 1 ا 0 ة ي ل م ا ب ي ن و ا بينكو ك ن ا ق ا لك ا م من خ م إلى م ي ن ا ل م ا لأني ذا الكلام اللي لازم يثبت فيه كلام العين. ص ح ا ط ب ع ا ف ب ن ا ر من ا ل ع مش خ ب م ا ي ا م ا ل م ه م ده كذا ن ك ر و نخش بعد ك د ه على السؤال المهمة برضو ب ي ك ا ل ث ا ل ي ن ق و م يا ط ر ى ا ي ا خ ب ا ر الكانسر ا ي ا خ ب ا ر ا ل ه ب ا ت و م ا من ا ي و م اللي بيقلب ا ل ه ب ا ت و م ا ومن اللي ما بيقلبش و ب ر ض ه عايزين إ ج ا ب ت ص ا د ع ة حاسمة راضية ه ي ا ط ئ ت إيه و ه ب ا ط ئ ت إيه ما بيقلبش نو ما بيجي شيء ه ب ا ت و م ا ع ي ا ولا مش م ع ي ا خش ب ع على الدي وتي ب ع الدي د ي ا ل ي ب ا ت و م ا ومن أشهر الحاجات اللي ممكن ت ج ي ب ا ي ه ا ل ج د ي ا ل ه ب ا ت و م ا ا ل ي بيجيب ه ل ب ا ت و م ا مين اللي بيجيب أكثر؟ خ ل ي ب ا ل ك اللي بيجيب أكثر هو ا ل ي ومع ذلك لما تيجي ترى ا ل أ ح ص ا ي ا ت كلها يقولك ا ل ش ي ا أكثر. أو خ ل ي أ ا ل ك أ ط و ا ل ك و ر و ن س تيجي أكثر من ا ل ك و ر و ن س تيجي. وخليني أقولكم لكن اللي مشهور ج د ا ا إنه و ي ج ي ا ه ب ا ت و م ا لو أ ا ل ك و ر و ن ت ي ي هو ا ل ب ط ا ي ت س جي. ه ل ب ط ا ي ت س بي. وهناك شيء غريب ج د ا في الباتوما. إيه وبا؟ إنه البطايتز بي ي ج ي الباتوما. و ا ل ش ي كمان ج ي ب ا ت و م ا لكن تعالوا شوف قصة ا ل م ا ش ت ة ا ل س ر ي ة لما واحد ي ج ي له بي، ف ر ا ً ي ج ي له باتوما كبيرة. طب لما واحد يجيله ب ودي يعني دي ما هو د ي ل جاي ج ي ل ك ا ن ت ل ح ج ي ل ك لما يبقى عندك ب لو ا ن ت ما عم د ت ش ذ ي ب ده مش ج ا ي لو واحد دي مع ب ا ل ح ا ج ق ة الغريبة ب إذا مش ما ي د و ش ماش حاجة في و ل مش ما ما ي د و ش ولكن نسبة يجيله ي ل ل ا ت و م ا تقل طبعا دي من الضواخ الآن ستين ده ما هيشتغل ع ل م ي ليه ما م ب ق ى ع ن د ه ب ده اللي ا ت و م ا وليه ل ما يبقى عندك ب مع ب اللي ب ت و م ا تقل انت. يعني لو بيمو... لا وحتى لو بنفس ا ل ت ا ف ق ا ل ر ي تاع عمل الزمن برضو لاوني ديبي أقل. في حاجة تحس ا ن هي مش متزبطة. ب ا ل ض ب ط خ د ن ا ب ل ك ل ا م ه ي م و ك و م ا ت و ز ي س ديبي باتوما. ن م ا ن و ل س و ن لما ح ك ي جديد يقلل فرص التهابات باتوما. المهم ده كده باتوما. ف ش بعد كده على حاجة مهمة جدا اللي هي البروفلك. البروفلك ه عندنا ا م ي و ج ل و ب ي ل ي ن وعندنا ا ي ه كمان؟ باتين. م ي و ل و ب ي ل ي ن يعني. يعني ش و ي أ ن ت ب و د يعني ن ت لما بجيلك فيراز ن ف ك ش ن هديك ش و ي أنتبودي عشان تهاجي من ف ي ر ا ن ف ك ش ن م و ه ا عندنا اللي ب ن ع م يسبيهم كذا و م ي ي ن و ج ر و ب ي نساعل و ج ي ب ن ت ا ذلك و ي س الأول د ي بس خ ل ي ب ا ل ك ي ا ل ب ي ه ل ا ن ه هو المنتشر في أمريكا وهو اللي ظهر ا ب ر ه وهو ا ل ا ك ث ر ب ر ه فبحتى كل ما نوصل ا م ر ي ك ا ن ط م ع ي ن ه كل حاجة. الماركز هنقول لك و في ف ت ة ماركز وفي ا ك خ ر ك ما ن ت ل ع وراي ت تلعوا عشان هو ا م ر ي ك ا في عندنا حد ل و ا ي مش هتطلع ه ا ي حاجة. البي ط ب ع ا عشان هو موجود برا كان طلع ع ن د بالسيفيك إينو بلوبين. يعني ا ن ت ما يجيلك دي مش بس عديك أ ن ت ي ب و د ي ا ن ه ما ه ج ي ب ل ك السيفيك أ ن ت ب و د ي بس عشان تهين الفيروس. ا ف ي ر و س تحس ت ن الفيروس ك ي برضو لو ن ب ع ث ش و م شوية فيروس ك ي و ي ص ت ر عندهم ممكن بعد كده يوضع ل ي ن ا ماركرز بالسيفيك إينو بلوبين ولا حاجة. ا ن ما ا ح ن ا عندنا البي م ا ل م ا ن و ب س ي ف ي ك ن و بلوبين خش ع ل كده عن الفاكسين. الفاكسين ده موجود فين في عندنا فاكسين ل ل ي وبكفيني دي. للأسف اللي ما ت ي ش بتكفيني شيء. إحنا كلنا عاديين ا ل بتكفيني شيء ده هو الأهم من كل. ن ا ما عم نقول أنا ب ت ك ف ي ن ل دي ه وبتكفيني دي. بتكفيني إيه ده ما رشط. يعني بتكفيني إيه أنا ه ا خ ذ ه ليه أ خ د حاجة مرض أنا نفسي بعض متسامع يلا. ميضر اللي هو إيه ا ل ك ر و ن ي ش بي. صح ولا أنا غلطان؟ إذا اللي يروح يشتري ب ت ك ف ي ن ا ي ه ده ي ب معليش يباينش. بحول ا ل غ ا ن ا ن م ط اللي ي ج منه هو بس ي ن ب ي ا ن ف س ه ك م ه ة ت خ د و ه في ا ل ا م ت ي ا ج ويوما ت خ د و ه هسيبوا ت ع د ا ء هذا. بس انت ب د ت ل ا ق بعيد. ت ب ق ى دكتور و ا ل م ت م ل خ ي ف عليك ا ن انت جيلك ايه. ب ض ي ت الدي ف في ت ا خ ذ الباكين. ايه؟ خدت انت ا ب ب ا ي ت ي الدي كويس. انتو عن ش ك ر ه تفعيله ي م ي ن ا فالمهم ذا ك د ه ا ل ب ا ي ت ي في الدي الباكين ب ت ا ع ه ب غ خط تلات جرعات، ث ل ا ث و ط وبعدين واحد وبعدين او ممكن وبعدين صفر، صفر واحد صفر. ذا ك ذ انه ليه. ا ل ي ه البكتيريا دي ي م ت د ب ر على الهلاجة برا ب ت ش ر وبرا بتدري ع ا ل ش خلاص كده لما ل م ش ب ت ك ي ه ه ع ل ي ك بقى أنت فيروس ل كريت منتشر فالأكيد إ هو اللي المقدمة اللي متبعة هونا وتعالوا نبدأ ب ق ى نتكلم عن ا ل ب ك ت ي ا ي ا والنهاردة عشان نتكلم عن ا ل ب ك ي ر س ا ل ا ن بدأنا نتكلم عن ي الفيروسات. ن ا ت ك ل م عن ا ل ب ت ي ا ل ل ي و ا ف ل م ي ش ن فيلافر ونتعول ح ا ج ا ل ل و ا ل ب ط ش ي ا ل ب و ل ج ي ا ن ت صورجي بعالي أكتبه بضيئس. أ ا خ ي ن ا خ ي ر ر ة بالطالبين. يعني طالبين طالب وطالب. الاثنين دخلوا الامتحان والاثنين بيتكلموا عن ا ل أ ك ت ب ب ي واحد الدكتور ق ا ا ه طرف ي ب ن أ يقولني البصرجي و ف ض ف ا ي ك ا ل الاثنين واحد قالوا ر ف والثاني ق ا ل و ط ن ي اللي ي خ رجع؟ اللي قال مع ر ولا اللي قال ا ل ي قالوا ص ه ن ا عشان ي ت ر ا إن طالب اللي قال الطالب اللي قال مع رجع ا ل ب ذكي جدا. إنما الطالب اللي قالوا صح طالب غ ي ج د ا ليه هذا ج د ا ن ي ي ن ي لما تيجي ل ي تقولي إيه هو ا ل ب ص و ل ج على كيوس هبطايتس؟ أنا لازم أ و ض عليك ش و ي ي ب ل ي أقوله ما ر أ ش ف ء ليه ما ر ف ش ي لأنه وفي حد في الدنيا ممكن يعتمد على ا ل ب ص و ل ج على كيوس يعني أنت ما ج ي ل ك ع ش و ن ت ب ا ي ل س ن ا خ ب عينة ليه أصلاً؟ ه ن خ ذ عينة شطط عشان نجرب شو ب ج ي ه نفحصينا ما صدي ولا لا؟ أنا أنت أخذ بيوبي لما يبقى عندك كورونا كبطايح إنما ك و س ل ب ط ا ي ت س ا ل ب ص و ل ج ليس له أي أي لزمة ولكن لو عين صارفه هو ا ل ب ص و ل ج ع ب ر ن ي ادي ك د ا الهبات ا ل ي ف و ل و ادي كذا فين ترا في م ا ه الهبات وصيتس، ت و أ ت ي بالكم و ع د ه البرتال برايت. ا و عشان كذا ن ه ب ي ت سعى ا ن س ل ا م ي ش وعالتالي فين إنسلاماتوا ل ي سلم، لأن إ ن ل ا م ا ت و ا ل ي س ل ت ي ج ي فين بعض، بتيجي في البرتال برايت. لو جيت شو قط النص؟ قط لا هنا فيه فيه في ه ر و ت ا ل ي ن فين ف ل ا م ا ت و ا ي سلم و ج و د ة في البرتال برايت، بس لو كان اللي ب ط ي ت بيعمل إنسلاميش ن هنا وبس ما كش على أي ح ا تلتمنا مشا شكلنا حاجة، ل ا ن الهبات وصيتس لسه خير، لسه بتحافظ عليها. يقول لك ما هو عيب ا ل ا ت ي و ز ا ب ا ب ي ت س اللي بيجي هنا كده يعمل الإنقسامات والي ل ز ف البورتات ا ل ا ي ا ت وبعد كده يخش عن هبات ا ل ص ي ت عشان يعمل لك سنتريزون ا ل م ي ك ر و ز يعني حتى كده هنا حوالين السنترانبين ا ل ح ت ن د ي ت ل ا ق ي ح ف ا ئ ي نيكروز إذا البصلج ي ط ا ع ا ل ا ت ي و ز ا ب ا ب ي ت س ا ل م ت ي ن وبس المثين. المثين في ا ل م ت ي ن اللي فيه بورت برات ا ن ت ر م ي ش ن والكلمة الثانية اللي فيه س ن ت ر ز و ن ا ل م ي ك ر و ز وبس يعني ن لوسف أ ر ي د ك ش ن طبعا ما فيش ل و س ر ت ي ك ش لأن لوسف ا ر ت ي ك ت ش ن بيحصل ن ت لو ا ل ف ر ك ت ي ت ي مع ا ن يطلع بكتيريا غ ذ ا ه ي يؤدي في النهاية إلى لباري ل ب ر ة ر و س مع ا ي ولا مش مع ا ي المهم ا ل ب و ل و ج ي ك ل م ت ي ن وبرد ك ت ب كميتين وبرد وذكر ا ل ك م ت ي ن وبعد كده ا ش ط ب عليهم و ا ك ت ب معهش تميني ا ن م ا ماتي ي ه بس كده ذا كده ا ل ب و ت ي ر ي ا خش م ع ل ى ا ه م حاجة الدنيا اللي هي الكلينيكا ل ب ي ش الكلينيكا ل ب ي ش ع ل ا ل ش ا ط البطية في ع ن د ن م ا قوة إنسان للبطية ترخ ولا جيدة فيرا لأنه ترك معظم الحالات د تبقى فيرا بيج فيرا إ ن ف ي ش ن زي ما ن ا ت ك ت من شوية اللي هيبقى ي ت س عبارة عن نوعين مهمين جدا. النوع ا ل ا و ل non-ectric يعني non-ectric. أظن non-ectric خليكم تعرف دلوقتي أين عليك تسرد. ل ا ن خلاص طلع non-ectric يعني ت و ر ا ي ر ا infection و non-ectric. طبعا تبعي ليش ه ا لو ك ت ب تفرق ي لو ك ت ت ت ف ر جونس. عشان كده هو اسمه non-ectric. يعني ما فيش ا ي no جونس. طوله non فيش. ط و ل الأول هو ليه م في جونس؟ م في جونس ليه؟ خلي ب ل ك د ه هو نفسه بقولش. ا ل ن ي ل ر و ب ي ن برضو معه ه ا ل ا ل ه ب ا ت وصايد. لما ي ق ص ل ا ن ت ل م ي ش الفلهبات وصايد، م ا ل ه ب ا ت وصايد ت ع م ل ي ه ثورة. و م ت ضغط على مين إن بتوين هنا؟ البينكلون. يوم يحصل ي ه مع ا ل ب ر و ب ي ن مش عارف ينزل يوم ي ل ا ي و م ي ل ا شوية صحو ل ل ب ط ا ن ي ل ا ق شوية بتم علىش ق و ي يعني ع ن ا بقلم ل ق ت ل ا ق ل من اثنين ونصف ميليجرام. طبعاً ص ا ل م ا هو ا ق ل من اثنين ونصف إذا م ش ك ج ر ة فيه. مشاجرة في جوندز لا ن ي ط ر ي ج و ن د ترك لازم ا ل ر و ت ي ن يلاقي كم؟ ع ل ى ا ث و ص ف ر لا يا إذا هذا العين ا ما عنده وشم ما ل عنده شيء ق و ل لك موجايرة إنتفاش وأي موجايرة إنتفاش في الدنيا بيشتكي من إيه سخنة فيبر هيب د ملئ أ م ر و ض ي ا صح ولا غلطان إذا هو بيشتكي من أربع حاجات دول اللي هو بينه وبينك لما تيجي تحسبها هما الأربع حاجات بتوع أي إنسان بيجي له إيه؟ نزلة برد أذني لو عرفت ت ش خ ص النوع د هذا ه النوع نحل و جدا لأن العين ا مشي ه مش أتفرز لكن ما ح ق و جدا ل ن العين مش ه ش ش خطه هذي قليل خ ل ي ب ا ل ك يعني ي م ش شخصه ب ط ي ت ة يعني كل ا ل ه ر و ر و تجمع د ل و ق ت ن ت عندك إيه؟ ا ن ت عندك نزل ا ل ب ا د ا ن ت عندك كيبر وهيدك ومليز وعن روسيا. لأن ط ب ع ا ك و م ن إس كوما. صح ولا ما غ ط ا ن نزل ا ل ب ر د و خ ل ي ب ا ل ك نزل ا ل ب ر د ذي ه ت خ ف و م ت ف ر ش ف ا ن ا معرفتيش ا ل ي ا ل و ه ه ا ب ر ق ولي ومصيري العيان ده. أقولك والله مصيري حاجة ميتين. يعني ما ي خ عذولني ا ل ه خ يضحك يعياح حظ ما حظ وحترش ح ط يعني اللي هو ح ر ش ح يوم ما ي ل ه هذا ب ط ي يوم ما يصرش و ي ص ي ر ي ر حظ ده. ا ل رجل د ه من كتر ما ب ه ر عليه في كل ا ل ح ص ب ل ا أكيد، وما حصل ممكن ي ص ا ب ح ا ج ج ر ا ت المهم حظه ما زعلوا في ببايتس، وما صارش، وخذ. هاي الراجل دا. إنما الحظ ه وحش جدا بعيدا. ي ه ي ج ي ل ه ه في ببايتس ما يأكل، مش هيطبل. ه ي ج ل و ح للدكتور، الدكتور هيشخصه إيه؟ نزلت برد، وبعدين ينسى. وخلاص، وتعد عليه الأيام والسنين والليالي، ويجلس ي ب ع د عشر عشرين سنة، يفاجئه عنده لبر سروج أو ذا النوع إذا ما هيشخصه كليبتوجين كلبر سروج. كني ا سبب ولا مش عارف. و ا ل ن ا ل ب و ص و ا ن ت جالك ق ب ل ك د ه اسفرت ودول ت س ف ر ة الم مش عارف الاعراض ب ت ا ع ر س ف ر ة والاعراض ب ا ع ا ل ب ب ط ا ي ت س يقولي لا والله. حاولت فيك الكلام قلكش ا ن تغير ا ب ب ا ي ت س ا ق ل أي كلام ده. ما خدش طبعا كرسي ا ل ي انت ت ي ر ه و ا ن ما خدش من, من عفيف. يقولي لا والله. عادي جدا. فما ا ح ت ش ا ن أنت جمع عليك والكلام ده ك ل ه و عايز ترجع و ق و ن ص ب ما ا ح ت ج ب يقولي لا والله صعب الكلام ز م ما ح ت ش الكلام ده خاص. ي ي كان عنده ي غ ع ى بببايتس لكن من غير ا ل س ر وبالتالي أنا ما عرفش ش ق ش خ ص في ا ل ح ا ل دي إذا ا ل م ص ي ر إذا بما ذ ن ط ا ك ت ر ك في حاجة ممكن تخليك تشك ا ن ده ن و ما ك ت ر ك ل ر فيه هي طبعاً هتأكد ا ن ت أقول بس ع ش ر ن م ا ل ع م هتأكد ع ش ر خمسة عشر سنة لما جلست ا ل و ا ل ن ة هتأكد أقول و س م ا ل م س ة عشر سنة نكون ا ل و ا ل صغيرين ك ذ ه ونتجي ت ونت ي و ت ل ك ل ل الأرض فسكت ع م الوقت اللي كان عندك لتجد ا ل م ا ي و شوف على فكرة مع معظم ا ل ن ا عندهم ا ل م ض ق ي م ب ا ل و ش وخلالك من نقطة مهمة ج د ا في ا ل ك ي ه ت ب ا أضع في أكيوس أ ب ا ك ل ا ل ب ر و ت ك ل ا ودي حاجة ل خ ل ي ط صار ب ج د ا هو أخطر ا ح ش ي ب ا ي ت في. سيدان أشوف أ ت ر ساعات ض ي جدا. يعني تعرف ا ل ه ا د اليوم نوعي كبداية ا ي ه عارف أشوف ا ك ت بعده ص ع ب ب ا ث ي ر جدا من ا ل ي و نيجي ت ف ر ي ت وعندك فيبر وسخنت و ن ا ش إنما ا ل ي م ش أول. ف ه ق و ل ف ا فكر يا م ن ظ و ح ل ق و ل اللي ج ر ت الجمال من 15 س ا ن ة أو ذاك ا ي هي ب ا ي ت م ع ي ا مش م ع ي ا ح ا ج ا ل خ ل ي شوي ل ا ه ك ل م ن ا ل ر و س ي ا ك ل م ن ا ل ر و س ي ا م ه م جدا. بس خلي ب ا ل ك من أ ي واحد. ما ي ب ر ض ي تخليه ما ش و ك ش ق و ي ل ا ن ي تختلف من عيال لعيال. يعني ت ا ي م ا يلا ما بيجي له نزلت برد عاج. ت ا ي م ا يلا ما بيجي له نزلت برد يقولك أنا ر ي ش متجوزة عن الأكل وعن الدنيا كلها؟ صح ولا غلط؟ لما كلمة عن روسيا مهمة جدا. أنا يجي يقولك أنا ح س ي الأكل اللي ك ل ا م لا كنش. ل ي متجوزة عن كل أنواع الأكل خاصة خاصة ف ح ت ي ل ا ث س من ا ل ح ا ج ا ا ل و ل ى ا ي أنا ش م ب غ م تجمعاتنا ت م ش س م ع اللي هي الأكل. ي ا ن م ا حاجة ثانية تجيء. نفسه ث ا ب جدا عن تج ا ف ة الشرب ل ل ي م و ن ا نشرب فيه. ودي جايب. يعني جايب أنا دورت ميزة أنا ما يكون العيام ب ي ش التجايل؟ ا ل ج ا ي ل أنا دورته عميزة و ح ي د ة أعتقد التجايل ما ش ل ا م س ل ت ي ن و ا ب ا ي ي كله عيوب. دمي ذكورة. في ميزة ثانية أنا لا بجرب. أنا ما ن ا خ ذ ال G I T ها نقولكم إنت تاني س ج ا ي ة لكن ث ا ل دي من حاجات اللي هو لو العيال ب ذ ا خ ل ن ب ر ه واحد يجي يقولك على فكرة أنا ب ق و ل مش قايد ح س م ت ا ي ر ي ع ا ي ه د ا ا ن ت ت ش ن ا ع ض و ه كل يوم ع ل ب ه مش قايد وخير لو ا ن ت و ل ا ع ظ و د ا م ا ر ا ودي ميزات لما يكون الدكتور برضو ليش ميز ت ي ر و ل ا د ا م ا ر ا ت ج ي م ا يكون ا ل ك س بعدين ما د ت ن ظ ر معيا مش معيا معي معي. المهم لا كذا ن ل ا ي ك ت ر خشنا ع ل ك ا على ك ث ر ا ل أ ر ك ب ي تبع النوع اللي إحنا عطينوه وبرضو و ب ر ض اللي فاكر إني اندري ف المدرسة يعني هي ف ر على طول يبغى الطول هو يدي ت ف ر لكن مش على طول لأنه بيمر ب كم ا مرحلة ثلاث مراحل ا ل ثلاث مراحل ا ل ي هما المرحلة الأولى يقول لك أو بدي ا ن ت ر ي يبقى المرحلة الثانية اندري براب والمرحلة الثالثة مرتين خلاص أظن بدي ا ن ت ر ي إ اللي يقول لي شيك من ج و د ب م ع ل ش ة عايز بقى بس يعني ده اللي ي ا خ د صفر وغيره ر ي غد فلك مش هاشتكم الجمل أنا هيشفتم إيه؟ ما خ ل ا ك الفيروس مش أول ما ي خ ش ج ي ما هيخليك ت ف ط ر لما الفيروس يعمل ا ي ه أول ما يدخل يجيك حالة ب ا ي ر م ي ا يعني ب ا ي ر م ي ا قاعد الفيروس في الدم ا ل ه و ك أ ن و نزل باب عادية بتتجنب يوتو أي ف ي ر و ا ن ت ف ا ش ا ل ه و بس ش ك م ا ي ه بس شكل من كم وحدة اللي هي ا ي ه فهمة فيبر وهيدك ومليز و ع ن ر و س ي ا د ي المرحلة اللي تظهر فيها, فيها الفيروس ب ي ت ك ش ف الجلد يعني و ل عض عقد وما عاد ب ي نظرة من ع ي ما مش في حاجة. و يوم معك راح ي ك ل ج س م يشوف البلاد اللي حوالين البلد دي اللي هو رايح يستعمرها هل نيما ا و ل ا ص طحير ك ل ا كلهم نيمين ا و ف ي ح ا ل ه م خلاص ن ش طبيعة المنطقة دي دولسي جدا أنا هروح ليمين هروح ل ل ي هو ا ل ل ي ف ر و و ا ظ س م ا م ا فما فيش حد هيدر لي هيدر يكلمني كلهم ن ا ي م ي ن تصورات عميقة هو جاي بيلاحظ ك د ه بس ي جي شوي ا ي ه بايرميا ويروح يشوف ا ل ل ي ف ر ك د ه م ن بعيد عمل ا ا ز ا ي عشان كلام تغلبش لأن ممكن تلاق النفر يكبر أو يوقع العين ثنا ماش بس دي مش الشقوة دي مش الشكوى العامة. الشكوى العامة هيبقى عنده فيه بروجيك و م ا ي ز و ا ن ر و ث ي ا هي المرحلة اللي بنتسميها بري اكتريك ا و بنتسميها ضاير ي ميا. يشتكي من الحاجات دي و ا ي ه وبرضو س و ب قلمت ح ط له خط ا و مليون خط ت ح ت ك ل م ايه ا ن ر و ث ي ا المرحلة د ي ت ب ع دي. بتوقع م ث ل ا حوالي أسبوع عشر أيام. ا ذ ا ب ت ب ع ت حوالي أسبوع عشر أيام عندك سخونة و ن ص ب ع ونفثك وعطان شوية من ا ل ا ك ل ونفثك موجودة اللي هما ل أ ر ب ع حاجات دي. تخش بعد كده بعد حوالي أسبوع أو بعد حوالي عشر ي ا م تخط المرحلة الثانية اللي هي ايه ب ق ى ا ك ت ر ك و م ا د ا م ا ك ت ر ك يبغى العيال هيشتكي من كلمة واحدة وبس. ألا وهي جندس جندس وبس. و كلمة وبس أهم من كلمة جندس. أ ا ر أ ا ي واحد في الدنيا لو جبت ا ه و ا ج و ق و ل له ا إلكترك تيجي هيشتكي م ن ا ي ه ه ق و ل ك جندس. إنما تكلم بين وبين الأهوجينين. الأهوج ا يعني ل م ة جندس خلاص. ا ن م ا هقول جندس وبس. يعني ايه كلمة وبس. يعني نو فهمة. ا و على ا ل ا ق ل بيبدأ يقرأ ن ب ر و د من س و ي أو ف ا ه م يعني يتكلم ده يعني ا ل خ و ن ي ة تروح إذا العين اللي بيجي له جندس ح ا ل ه ب د أ يتعاصر لكن شكله يبدأ يشفر شوي معينة مش معينة بعيد كده جندس جاهد مبرود ن ت و ه تحصل فاهمة وكم كلمة د ي ب ق ى بالعربي ا ن ج ن د س و ا ن ف ي ب ر لا ي ت م ى عينا بعد عين ا ل ي هبدأ ي ي ر يعني ا ل ت و ن ي ة بتروح وبعد كده يبدأ ييه؟ يبدأ يشفر شوي خلاص خ ل ي ب ا ل ك و ن في المرحلة دي بقى البويضة بدأ يوصل، فيه بدأ يوصل للبر، يوم ق ي خ ل ي البر ل ملوّب. ي ملتهب، لبر ل ملتهب يعني ه ي بقى ا ي ه النرجذ، لبر ملتهب وإن كان مش أي لبر ي ملتهب يوجع ولكن في هذه الحالة يوجع. يبقى النرجذ مستمر، وزي ما هو بيبص. يبقى النرجذ مستمر. النرجذ م ن ت ر لبر. ق و ل ي ب بس على فكرة هل هو وجع جامد أو؟ يعني ما برضه عشان يبقى فيه هل عنده اللي, اللي عنده أطيرة ب ط ا ي ت اللي منكم كل أكل برا و ج ل ه ا أطيرة ب ط ا ي ت اللي ي ع ر ف ح د عنده أطيرة ب ط ا ي ت هل ا ل و ج ع ب ي ق أ ج ج ق و ي ا ل ا ج ا ب ة لا مايل ت ن ت ر يعني ما ف ي و ج ع ش ق و ي يعني م ت ط ط إ ي د ك ما ي ج ع ش ق و ي خاصة خاصة إن هو ا ن ت ي ج ع ق و ي ل ز ن تكون عارف المعلومات أنت لما ت ح ت إ ي د ك ت لا ي و ج ع جدا عندما يكون عنده ي بطارت وده موضوع هنتكلم عنه ح جاي ن ت يبقى تدير ن ر م لو م ت ط ط ي د ه ك ك د ي ع ن م شيء ي د ك و ا ل كلامين ت د ه ت ن د ر ناس بقولوا م ا ب ي ا ش قوي أو ب ي و م ي ت ن ر ناس ن ت إذا تدير تنظر ناس ع ن ا بيك ب على ف ك ر كمان جيب لكم خ ر د ي ف ر ن ش ا ل د ا ي ن و ز س ت ي ر ت ن د ر ناس أنا ما بقولش أ س ن ت ن ر ن س ن ا بقول تدير ت ن د ر ن س يعني لما أحط ي د ي ك د ه بس ت ر عين بيصرخ د ي ف ر ن ش ا ل دايغنوزس تاريخ عين لما ح ط ي د ي ك على ض ا ي ه ي ب و ن دايم ح ت ي ن في الطب ومن هم شكله ع ي ك ا ب ا ي ت وحاجة تانية ل ي ي ك ل ت ه ق ب بس ا م اللي ي من ت ن ر ن س ح كتير قوي. العمل اللي بيعمل فيه هو عملية ك ب ا ي ت س و ا ي ه اللي يخلي العين يصوت يعني. طب ف ي م ش ك ل ه ا ن هو ما ي ل ب ر يصدر منه. تقولي طب و ن ا ما ي ل د ر يصدر مني عندي؟ يعني. يعني ممكن تحط ا ي د ك ب ك و ن ب ط ا ط ة في وضع ولا نزوح ي و م نزوح يقولك لا. ط ب ع ا ل ا ن في كوس تليه. كوس المارجن ا ل ي هن عم حط ا ي د ي فين بعد؟ هو ف ك ر ال l i v e الموجود ل ح ر ي ه في ا ل ن ر ي ا ما و خ ح ت هي بما فيه م الجاتريك ي ه ل ج ا ت ا ل ك ي ة ف ت ح ط ي د ك على الجاتريك ي ة عشان ف ي بتوجعه اللي لو ي س و ر ن د ي أي ن ش خ ا ص ي ن أو ا ح ط يده كار الجسر كذي ولاده ج ا ه ا م ن ا ق ة بلاش ق ل ى ا ل م ع ن ك ده دور جتراتي ت ر و ح و ه ط ب ع ا ده ك ت ر ح ي ا ل ا ق ي ر ا ك ن في ا ل ا ب ي ا تحت ا ل م س ش ل ده ك د ه اللي هو النرج البنين ا ل س ن ي ن برضو ي ك ب ش شوية لكن مش ا و ل ج ا ت ب ا ن ا ب و ز ي ن يبان هباتايتس ا ل س ت ر ي س ت ج هذا عيان بيشتكي من كم كلمة ثلاث كلمات واحد جونس يديك شبل واحدة. ا ن م ا الدكتور بيلاقي كم كلمة كلمتين الليبر بيلاقي ي شوية النرج تندر و ا ل س ل ي ن بيلاقيه ج ا ل ب ا د ب و ز ي ن ا ل ب ل ي ل فقط. إذا ب ل ي ل إكسترك كل واحدة ب ت اللي يفعلها. ك س ت ر ك كل واحدة اللي هي ج ن د س و ا ل ع ي ا م بيلاي والدكتور بيلقين نبر كبير وبيوجع وتدين ا كده شوية. وبعد كده خ ش ع ل ى بطة ك س ت ر ي ك بطة إكسترك اللي هي مرحلة النقاها. الأول ا ل ص ف ر ة طالعة دي. طبعاً مثلاً ا س ب و ع ي ن ثلاثة ا ر ب ع ة ت ي ا م يعني من ا س ب و ع ي ن ا ر ب ع ي ن ممكن تبدأ م د دي ل م د حوالي أسبوعين شهر ف ي ر ن ج بعد كده خوش عن بطة ك س ت ر ك اللي هي مرحلة النقاها تبدأ خش تبدأ تتعافى. كيميكي ع ن د ي و ك ي ي عيارج معيا ا ل م ر ح ل دي عشان تتعافى كاملا ممكن تدخل ه ا حوالي أ ب ع شهور خ شهور خ ل ن ا ل معيا عشان تتعافى خالص خلي بالك مين اللي بيقل الأول البيلروبي ي ق ل الدم الأول ولا السفرة تروح ا ل ك و ن ل ا مين يا م ا ع ي بروح الأول البيلروبي بروح من الدم الأول ولا بروح من العين الأول بروح من الدم الأول طيب ذاك اللي هو البوست إ ك ت ر ك بينه وبينكم عم ب ي ف ك ب ر مش عارف حلو وحش كل الكلام اللي ا ن ا قلته ده مش مهم تطلع قم وما في حاجة في ا ل د ن يسمها ا ا ه ي ج ل ك م في الامتحان ي ق ولا في ل ي ن ي كان ميت ش ر ط ت بطاري يعني لو سأل ت ا ي واحد في الشارع هيبعرفك ا ن م ا د ا ي م ا السؤال ا و د ا ي م ا الامتحان ب ي ج ي ا ل س ئ ل ل من ا و ل ا ل ج ز ء ا ل جاي اللي هو 컴플리케이션 أو في بطاري مش هيدي قلك 컴플리케이션 أو في بطاري ممكن يجيك سؤال بطريقة خييفة هيدي قلك 세컨리 أو في ب ط ا ر ت يعني سكول يعني هي ا ل ت و ا ف ع ما ب ع م ل عندهم البطاقة بحجم كتير. يا إما يخد ريكافري، يا إما ا يدخل ه ي كومبيوتر. ك ريكافري أولاً لبطاقة ا ي ه كل حالات بقى هي بطاقة ا ي ه ب ت خ ف تقول غلط. دي ا و ل حاجة. يبقى ا و ل حاجة ريكافري. كل هي بطاقة ا ي ه ب ي خ ش ف معظم حالات البطاقة دي ب ي خ ش ف قليل ج د ا ا ن لم يكن ما فيش حد عنده البطاقة دي ب ي خ ش ف طالع هاجلك من حارة ك و م ب ي ك و ت ن على دار ا ل أ ب ع بالواقع لما أ ح ص ا ك ل م تاني على c o m m u n i c a و ا ل i ن v e s t ي g a و ا ل ت ر ي a م ن ت جمال الهباتورشي أن c o m m u n i c a t i o أ ص ا ت ه هي ب ك و حاجة ستة و ا ل i ن v e s t ي g a ستة و ا ل ت ر ي a م ن ت ستة نبدأ ك ل ه زي ما قلنا ب ك د ه كلنا ستة س ت ونبدأ Communication c ك m m u n i c a ستة حاجات رقم واحد أول حاجة أ ن يحصل ع ي ا ن ي خ ف لكن يحصل انتكاس ويرجع ت ي اللي هو ب ن س م ي ه ا ل ا ل قد يكون ث ن ي ن يعني ولا ت ب ص و ر ا نرجع ت ل ى الشي ك ت ا ن ي و ر ج ع ي ل ص ا ر ك ت ي وقد يكون ا ي ه ب ي و ك ي م ي ك ا ل ر ي ل ا س يعني قد يكون كلينيكي وقد يكون يا جماعة ب ي و ك ي م ي ك ا ل ر ي ل الرد س سبب س ه ا ي ه ممكن عيال ما خدش العلاج ك م ا ي ن ب ج ر ا و ما ا تريه ي ع ش في البيت، ا و بدل ما ي ق و د ك ب ي ر فممكن يحصل لي ه الرد تا أو ا ل ا ن د ك ا و ر ممكن يحصل ثاني حالة ك و م ل ي ك ي ش ن ترمينيشن، ا ظ ن ترمينيشن اللي هو بيموت، اللي هو يدخل فيه. في ا ل ك ي و ت لبرتيليا اللي هو المصلوبة أو ا ل م ل و ي ا لحنا نعرف ب ك د ه وأنا لسه في أول الحلقة عيلك إن أي هبطة، ا ي ما فيه من أي والي يمكن يعمل ي يعمل ف ا م ي ت ش ن أ ظ ن اللي يجيده دور هبطة، ويريد العكيوت ل ب ر ت ا ل ي ا ه ي م و ت ده بقية لأن أنا نفسي ق ل ت ل ك العكيوت لبرتيليا ل ل أ س ف ملوش ع ا ن أو ش ي ا ك ه ا ن هو رقم ا ن ي ن خش على رقم ثلاثة، رقم ثلاثة هذا ج ي يقولك هو المفروض ا ل ج ن د تختفي ا ن ت ما ن ا نفسي ا ت ل ك ج ن تيجي ش و ت ح ت في بعض ك د ك ا ل البطن اكتر ي س قبل شهرين ثلاث شهور ا ر ب ع شهور وتخف الجلد س ت ب د أ تروح تروح تروح, تروح بتدليك لحد ما تروح خ ل ص ولكن ا ح ي ا ن ا ا ل ج ن د ش ت ط و ل شوية هي ا ل ي ه بتطور أو ع ي بقول اللي ب ت ط و ق و ل لك هو سبب الجلد هي أصلا سبب الجلد ا ن ل ي فيه ا ل ت ن ا ب ا ت ش د ي ا ن ه ت و ا صعيد منها ورم وما دام ورم ضغط على من البالكان ا ل ا ر ي فما تضغط على البالكان ك ل ك ب ا ي ت ل ك ايه أحيانا هذا ا ل ي سوينج ا ل ه ا ب ا ت ش ي د أو هذا النازن <سؤال> ب س ر ب ا ت بسيط ب ي ط و ل ق و ي ه ت غ ر ب جداً لما تقولي امسي ي ط و ل أو أقولك ب ي ط و ل أكتر مع هالبصيصين يعني هالبصيصين اللي هو ا ل ح ق ي ق في الموضوع اللي ما بيعملش ك و و ن س ت اللي ما بيعملش أي حاجة يجي بقى يعمل الحاجات ا ل ه ي ت ا ي يجي يوم ي ع م ل ا ل ي ب يكبر شوية هالبصيص يوم يخلعه ع ل الجلد ممكن ت ط و ل شوية إذا هالبصيصين ع ر ا ض في العيون التيك قد تكون أكتر م ل ي و مرة من ا ل ب ص ي ي ه ا ل ب ص ي ص ي ما سمعناش عن ا ل ب ي ي ممكن يعمل الحركة ن ي نعمل دائما يعمل ا ل ح ر ك ث بيه اللي هو برولونج ك و ل ت ي ز ر أو يخلّي جوند استرمع قوي ويطول قوي اللي هو ممكن ط و ل معاك س و 7 و 8 شهور ممكن كذا إيه ممكن هبطي ا تسيه ا وده بيسميه وابسون س ن د ر و م وابسون س ن د ر و م ا و برولونج كولتيزير وده بيعتبره معناته ا ي ه لازم تبعارفه ق ى عشان ما ت ق ل ي ش ا ل ع ي ا ن وتستفيد من هو عشان طول دخل في ا ي ه دخل في كورونا ف خش بعد كده على رقم أ ر ق م أ ع ة د اللي هيدي ق و ل ك أنا حسيت وما حسيتش العيان خبط و ي ن ف س ا ل و ق ت معي. ه العيان بدو بينكو رقم 4 يقولك ل بيسموها بوص حبضاتيفي سندروم. بوص حبضاتيفي سندروم. يعني ايه كلمة بوص هي ب ا ن ت سندروم. ب و ه ب ب ا ت سندروم العيان خ ب ا و العيان خلاص تمثل الشفاء لكن في نقطة مهمة جدا تعي ا ي عيان عنده عقيدة ببضاتيف. ي نفس الدكتور ي ب ق ى يقوله ل لازم خ ل و ق عشان تطم ن عليه وتأكد ا ا ن ه هو دخل فين في كورونا. ي وفجأة ا ا ل ف ل و ا عض ا ل ظ ا ه ر ة ظاهرة مش عصيبة وهي إنزيمات الكبد نفسها ممكن العياني يخف تماما والبليروب يرجع نورمال وكل الدنيا تبقى نورمال ولكن إنزيمات الكبد ما تنجش أو تتطور أو عض ما تنجش هنا ب ت و ر ه ي ش خ ص ه خ ط ع ا ه ي ش خ ص ه ا ي ه ا أ ن ه و د خ ل في كورونست ولعذاب ت خ ل ي بلك ا إن ممكن الإنزيمات تتمح شوية أو تطول شوية وعشان كده ت ا ى العيان خف بجانب ذنب بصير ب ا ن ك بليروب ولكن عض ا ل ن ز ي م ا ت الكبد هي إنزيمات الكبد عالية أحيانا العيان أنت أنا تختفيت بالكامل. ده ب ق ى اللي هو اسمه بصلة بطيخ تندرون ف ع ل ا م وأنت خفت بالكامل. ي ع ن الوقت ا ن ا عملي ا ن ا الوقت بيني د ي ت ن ز ل ت ث ا ب ت عالية. وعارف ا ن ه و عنده ك ي ط بطيخ. أنت أنا ما بوصفه عنده ل ي ج د ه وأنت خفت ع ن و ح خلاص. هنا طريق السؤال اللي قط تيجي بصلة بطيخ تندرون. يعني تعيش ع د و صورة عادي عملي. خفت عنده. ما ع د ش فيه ت ولا ع ا د فيه ي كلام ونفتك ا ا رجعت ا ل ع ق و ي ه ا ولا ف ت ك ن ك م و يوم ا ل لا والله ن ا خ ت ع د و ر ة الحمد لله ب كل ه ر ا ز ا ي أتأكد ي ابن. يعني ا ن ت راض ت ا ك ل زي الناس ونفسك مش منزودة و و ت م بتجملك حياتك طبيعية و م ف بيش ما ي ق و ل له آه بتصور الحمد لله، ا ذ ا ي ر ا ض ل مش معقول من قط ا ل ز ن على دماغه يبدأ يلعن ويلع وبتصور ا ل ا يعني فعلا بحس من نفسيه، ط ف ح ص أنا بوقع في ج م ل يمين و ي ض غ ط عليه، لا بتصورش حد كده ب ن ا أحسه منزوع ج م ل كده ما ي واحد هيتوجه يوم ي ت خ آ ب ا ن ت عندك ي عكس طب أي إذا ا ل ل تقصده لما بيبانس قوي مع عيانته ي م ت ه ق ب العياني س ك ر أو يتخيل ن ه و عنده ي ه أكيوت أو بطة م ب ي ت سندروم إذا ن ك ت ب على ب ط ا ل ب ي ض سندروم إنه غالباً ه ا فائز و ب د ي وبده غ ا ل ب ا في العين ا ل و س و ي س اللي هو بيحس إنه هو ما خ ف ش اللي هو طول النهار هذا دمت ز ج و ن ت ط ب ع ه م ب ي ك ل م و ا عن عراض الكبد فطول النهار ب ا الثمرات حاسس إن جمل ميندي و ج ا ه حاسس كلها سبع حاجات كلها هي م ف س ي ة بس المشكلة هنا اللي ت ع ا ل ب ر ه حاجات مفتيئة عاد تيجي تشوف إن إذا م تكفيت الأيام أنا في ا عالية م ت ل ش ى ي ع ن ز ا ما ت ك ت ب ع السبع ا ل ي ف ت ر شوي واحد ر ي ل ا س ي ف اثنين قمنيجا، ثلاثة كولسيز، أربعة مصابة ب ر ط ن ممكن ي ا ت ب ق ى حاجة نفسية ع ن د م و ض و معين. رقم خمسة ك و ر و ن س ت هنا بقى طبعا هيال اللي هي ا ل ي م ش كورونات، بس اكتب كده ك و ر و ن ي ك و م ب ل ي ك ي ش ن ك و ر و ن ي ك و م ب ل ي ك ي ش ن ه د ا السؤال اللي ج ي ع في ا ل م ت ح ن يعني ممكن تطلع من ا ل م ت ح ن ويجي لك يقول لك ك و ر و ن ي ك و م ب ل ي ك ي ش ن و س ا تقول له ك ر و ن ي ك و م ب ي ل ي ك ي ش ن ا مادام في ب ي ر ب شي. ه م ا ل ر ب ع شي ب رقم واحد رقم ا ممكن ب ع ي ممكن يقلب كريش يب حامل المرض صح وممكن يقلب كورونا إيه؟ كورونا بيطس يعني ممكن يبقى فيه ك ر و ن ا كبريتت أو ممكن يبقى كريش ما الفرق بين كريش كريش يعني حامل مش حامل حامل ل ل م ر ض يعني طيب م وكورونا ك ب ر ي ت الفرق بين واحد ك ر ي وواحد حامل وواحد عنده ك و ر و ن ب ت ا ي ت حامل المرض لما ما ع ي ش ت ن كارث تبقى ط ب ي ع ي الكاريا ب ت ب ا ن ا ن ز ي م ا ت ن ا ا ل ا و ا س ط ل الجبة ط ب ا ً ب ي ع ي ة إنما اللي عنده ك ر و ن ا كلاضيت ن ز ي م ا ت ه تلاهي عين حتى ي عادية. يبقى رقم واحد كاريا رقم 2 ي ن كورونا كلاضيت نقدر نتكلم ا ل ك ر ي ا إنزيمات الكبد طبيعية. إنما ك ر و ن ا إنما عنده ماركر موجودة ن ت ر م ع ل ه ا كله شوية. إنما ا ل ك ر و ن ا كلاضيت ا ن ز ي م ا ت الكبد تبع عين تبع ع ا ل ي ه شوية. رقم ث ل ا ث ل ش ي ء اللي ب ع د ك ل م الممكن ا ل ي ط ب ع ا ل لسروجات و بعض ك ل م ممكن يقلل لكان صار للوردية توما. نحن ننام ش و ي خ ش بعد كده على رقم 6 بعد كده هو ع ش ا ك يتجه ي ن ا م ل ت ب ر ك ا ل ب ي ر س بيدخل ي د س في الجسم، يضمن على ب ق ي ة الأورجان، د ه ي هتتكلم وانا هتكلم ه وفي ا ل أ خ ر ا ل و ي هاجم ه ي ن س يهاجم نوفر هو ع ا ت ك ر ن ب ق ي ة الأورجان مش ه ت ت ض ر ر معه برضه ه ت ا ل ر ر وهذا لأن تمين ك س ت ر ا هباتك إيه؟ إكسترانجاتك ك و م ي ي ك ي ش ن ل ا ن ه ع ف ا ن تقول إن نوفر ما نوفر ي و ل ع من ب ق ي ة الجسم، لا. برضو بقية الأعضاء كلها في ا ل جسمها ي ط ل ا ن ي هتتضرر الواسط ل ي ه على دافك لأنه هو عايز ينسى إنه هذا الفيروس ج س م غ ر ي ب في ا ل م ن ط ق ع اللي هو إيه أنتِجن و عشان كده هيتكون له أنتِبودي أنتِجن أنتِبودي طبعاً أنتِجن أنتِبودي دي شكلة في الجسم بتكوين الانتِجن وبتكوين الانتِبودي لو جات في ر ك ب ك ه ت ج ي ب لك أسرع ا ولو عالبنكرياس تقول لك بنكرا ا ف ا ي ت لكن أهم حاجة في الدنيا في كل الشوارع بتعطون منضاع في البرض دافك عشان يديلك بولي ارتريةس ندوزة بتحت لي مهمة ج د ا ل ا ن 30 ا و 40 في المية ن الناس اللي عندهم بولي ارتر ا ي ت س ندوزة وجلل عندهم الانسيجن بتاعه ه ب ا ا ي ت س ب يعني ي جلهم بولي ا ر ت ر ا ي ت س ندوزة بسبب إيه بسبب هباديت ب يبقى ا ك ث ر علاجاتك ا ك ت ب ا ي علاج لينفاذ ا ل ر و م ا ت ي م ا ن ي ش أنت م ث ل ا ب ا ن ت ر ا ي ت س ا ر ت ر ا ي ت س لكن الكلمة المهمة بالنسبة لي ع ل م ه على كلمة ا ي ه بولي ا ر ت ر ا ي ت س نضوسة يعني ممكن 30 ا و 40% م ن عيانين البول ي ا ل أ ف ر ا س نضوسة ب ت ا ع م ل م الانتيجين ب ت ا ع البطايتس بي اللي هو اسمه تبايتس بي ثيرثس انتيجين اللي نتكلم عنه ط م ا ا شوي ده ك د ه اللي هي أو دي كذا كلينيكال بكتشر أو ك و م ل ي ك ي ش ن ب ت ا ع ا للبطايتس يبقى دي كوممليكيشن ك ل ح حاجة ث ت ل ث ة اللي س ؤ ا ل د ه م ه م جدا واحد ر ي ب ا ت ن ي ن فامينيشن ثلاثة ك و ل ت ي ز برولوند كولتيزت أربعة ه كمان ب ض د س ر ب ط ا ل سنروم خمسة كوروني ك و م ل ي ك ا ي ش ن ا ل ل ه ماربعة تي ستة ا ك س ر ا هدفك مانفستيشن ودي مهمة جدا بينو ض ي ك ف و أهم حاجة أو مش أهم حاجة أصعب حاجة الموضوع يعني ت ح س الموضوع لحد دلوقتي كله كلنا عارفينه موضوع ثاني جدا ولو ج ر ا ل ي م ح د ث ا ن ي ل د ا أصعب جودس ا ل د ف ا ت ا ل س ل ا هو ا ل ي هو ا ل ن ف س ت ي ج ش ن وهو المهارة لو ذكرتنا ب ط ي كله ربع ساعة هتذكر ج و ا ل ا ن ف س ت ي ج ي ش ن في ت ع ر ي ف متى نتكلم عن ا ل ب ا ك ر ة ا ل ا ن ت ر ي ش ا ل ر ا ل ذ ك ر كم حاجة أ و ل أكيد س ت ا ي ه م م ا ل ا ً ط ب ق ى رقم واحد، رقم واحد هنشوف اليوان. ق و ل معايا ن هي ب ي ة ح م ى ح ع رقم ا ن ي ن شوف الستول. ورقم ثلاثة شوف ا ل l e v e نعمل أ س ر ا ثاند على lever. ورقم أربعة lever function test. ورقم يبقى رقم 5 نشوف ي ب ق ى رقم 1 يورين وبعدين ا ل س ت و ل والليبر والليبر فانشترت رقم 5 طبعا نشوف ا ل ب ل ا و رقم 6 ت دي ا ق ع ب حاجة و ا ه م حاجة نشوف ا ل م ا ر ك ر نبدأ طبعا نخلص من الخمسة الاول عشان ما تحرض ل ل م ا ر ك ر ز لما هم ح ا ج ر ف ت ل ي ن فنبدأ اول حاجة اليورين اليورين مهم ولا مش مهم؟ مفي ا الاول ا عذار؟ عينات اليورين دي مهمة لما ت خ ش على ط ل ع جذع م ا ر ك ر والانجيمات والليبر فانشترت ايه عينات اليورين؟ وأنا ما خ ط ه ا عشان تبكي تا ا ن ت و ت ح ك ي ي ن بيه ا ل ا ح ت ش ا ج كويه. ح ص ل ا عشان ي ا ع حاجات خ ل ا ص ولا حطواها عشان هي مهمة. مهمة ج د ا ا لعب. ل ن ي لازم ش و ع كويه ج د ا والبلورين لما يلعب. ي ل ع في الأول في اليورن ولا في بلاس. ت ك ر في. ي ل ف ا أ و ل في اليورن. مهما أول ما بيلعب الأول يبدأ. ي ب د في اليورن. لما يلعب أ و ع ن تكانت ف ي يوم ي ب د يلعب ف ي ا ي ل ع في الدم. عشان كذا يقولك ا و ل حاجة باء تعين ا ل ك ي و ت ر ب ط ي ت ش هي ا ن البلورين يلعب فين. يعني كل يورن قبل حتى لي قبل جم وخلدكوا دي من تديت 500 في في أول حاجة التل يورن تل بالروبل ا موجود في اليورن و ت ا ل يورو بايروجن ماله طبعا اليورو بايروجن هو عتمن ا ل ي دي لبر صدري ي ر م ن ه ا اللي دي لبر ص ر ي يعني معنى كده ا تبدأ حبات س ل ر ي ت ع ت ك يعني م ي م ة في الجبر يعني نوع جوند فيه حبات ا و ا ل ج و ن ز وانا ق ل لك انك ب ا ت ا ل ص ر ا ج و ن د اليورو بايروجن ب ي ي بيعمل وعشان كده اليورو ب ا ي و ج ن في البداية ب ي ب ع ا ل عارف ع د كده ممكن يبقوا و ا ط ي أو ممكن ي ب ق ى ا لورم كمان ولكن في البداية ب ت س ا ق ي ب ا ل ر و ب ن في اليورو وبتساوي كمان اليورو يرجع منه عالي شوية في ا ل س ت و ي ط ب ع ا في ا ل س ت و ل ه ت ا ق ي تركوا ب ا ل و ن ج منها م ل ي ل ة يعني د ي هدا توصله راجم في البلاد ط ب ع ا ده غير ا ل и н ф е к ц و ا ي غير انتفشا ب ر د ن ي ة بيعمل م ع ي ه لكوربينيا م ع ي ه لكوربينيا م ع ي ه ريناتس ل ي م ب و س ي ت ن ليه لأن ا ي غير ا ن ت ك ش ا بيعمل م ي ن بول مرض الرش صح أعتقد الخنازير دي دخلت تكون البول م ر نعمل ليمفو سايت ما بتتكونش ف ي ه ما بتتكونش في ا ل ب ن م ر وعشان كده هيحصل ريناتيب و ل ي م ف و سايتوز. معايا ده ك د ه اللي هو البلاز. ن ن ش ب ع د كده عن الليبر نعمل انتراتاونز. هتلاقي الليبر كده شويه لأنه ب ق ى ا ن ك ل ي م طب اعمل الليبر فونشنتس. الليبر فونشنتس اكتب كده انها انها انها نفس الليبر فونشنتس تساعد اللي ب ا تستدير و وجنز بالضبط. يعني اني نوع من ا ل ر و ب ن ز ي د الاثنين. تركوا بعيدا مني. ا ن ذ ما إحنا سمعو ف و ق اليوم نتكلم و ا ن ا عنه. قبل العلامة التصنيف ب ت ا ع ل بس مش مش أول. قوي. شو ن ا في ا ل ه ب ا ت و س ي ر ر ب ت ب ق ى من كم ا من 13 ل 30 ا ي ه إ ل الحاجات اللي ا ح ن ا قلناها بالضبط ا ن ز ي م ا ت الكبد ب ت ا ع ل ط ب ع ا ا ح ن ا قلناها ب ت ا ع ل في ا ل ه ب ا ت و س ي ر وجند. و صير بقى من كل الكلام ده كل الكلام ده كلام ف ا ر ن يبقى الانتاجية شم ست حاجات. ا و ل خمسة فيهم ما ت ذكرهمش لأن ا ع ت ق د ا ن ه م ع ر ف ا ل ي و م طول ث ل ا أ ل ت ر ه سالفة على ل ي ب ر ل ي ب ر ف ا ن ش ن ت أعتقد ما تكوش واحد ممكن يبقى محتاج يرجع من بيت عشان يبص ع ل يوم ب ص ا لما ا ل ح ت ا لا ت ا خ د منك موجود رهيب. وأقطع ح ت ا وبنو بينكو أقطع ح ت ا في الليبر. يعني أعتقد اللي بينكو ذاكر الليبر. حتى الليبر د ي ك ل مع سرعة. يعني الليبر بعث. ن م ا أقطع ع ب ا في الليبر هي الهبات الماركر. وعشان كده بعد خذ ل ي ب ما ا ل ح ي ا ا ل ح ت ا ل ي الحيتا ن ا بخاف من ه ل ي يعني خ ن ا ه ا بكل م ل ي و م مرة ومع ذلك نسيناه مليون مرة. يعني خذنا اللي باتت ماركر بكل م ي و مرة ب ك تحصلها ط ل ل يعني ما تكون ليش إن دي أول مرة دخلها ت خ ط ا ت تيجي د ب ع كده ومع ذلك لو سألت أي واحد فيكو أنا واثق من كده لو سألت أي واحد فيكو فأنا بدي أ ث ب م ا ل هل متمكن فيها هقولي ي ل لأ عشان ك ن ه عايزين إيه ب ى ع ن ا ش ر ة ح ط ر ي ق ت ي ن طريقة للعجقة ا د ي وطريقة لبص ل مريض اللي هو اللي بيوصف اللي هو استحناه ق ى يقولي ل ي ااا طريقة ف ا ن ي د ي كل مرة كان غير بسيط م ر ا ح ل ي ل ا ي ق و ل لنا كذا وشحاله بالتفصيل وبعدين ب ت ض ا س ك ر ه هي ساعتين ثلاثة وبعد كذا ن ن ت عشان كذا كمان ع ل ا ش ر ح ا ت الأول بطريقة ب ر م ج ي ة نهاية العزيزين ي و وبعد ما ه ش ر ح ة طريقة برنامجية نشرحها بطريقة د ي د ة ب ب ا ج ي ة اللي هو العادي لكم ا ي خلاص ب ع ش ا من ن ت ا ئ ل ا ص ن و ل ااا ا ل م ب د أ طريقة ا ل ب ر ا م ج ي ة و ا ل ب ا م ج ي ة ب ر ا م ج ي ة وبس يبدأ بالطمنين نفهم الأول نحن و ن ف ه محاولة جديدة المحاولة ا ل ث ا ن ما لأن ا ل ا س خلطوا ح ا و ل و ن ل ب ا ح ن ا عندنا كم فائدة عندنا؟ إ ي ودي ودي و ي ودي. أ و ل ا م ب د ئ ي ا مرض لا يدل على ح ا س ة المركب ضعف جداً. ا ب يبني. علش ا ن الشعب ف ي ه م البي بس. إذا علش خليك أكثر ض ع ب كلام. ما تقولش مركب ك ل ا س إ ن ما ق ل ي ا ي ه خمس المركب ص ع ف إ ن ا ما ب د ي ا إ ي ل ا م فير. أيه هو ا ل ب ا ق ي اللي هو, اللي هو دول. كده إيه وشي ودي و إيه و ما ا ر ب ع ض و ل م ب د ع ي ا كده ا ي ه ما قدر ب ت ع ط م ع ا ل ك و ق ت ا ه ي ن ل ي تمين و ل إنهم بكل بساطة فيرا إ ن ف ك ش ن و ا ي ب فيرا إ ن ف ك ش ن كذا خذلك الفيروس ينفع جيب ا ل ا ن ت ج ي ن بتاعه م ع ظ ب ا ل ب ن ت س ت ي ا يعني ينفع جيب ا ل ا ن ت ج ي ن واقف ت ك الفيروس ده ا و ا ص ف ب و حاجة ك ب ي ر حاجة كده غ د و ر ا ب ش ب ش ي ن الفيروس بحاجة دي كده ب ت ه في الدم ف م ا عرفش ن ن إن ا شوف ا ل ا ن ت ج ي و ما اكتشفت إن ا ن ا شوف ا ل ا ن ت ي ب ن أنا ا ل ا ن ت ج ي ن ا ع ر ا ج ي عشان كده جماعة كل دول ب ك ل ب س ا ق ة ما ليهومشي أ ن ت ج ن تقولي بس هي بطاية C بقى علشان شيء ي ن ش على كابن أنشى طالع إ ا في ا ل س ت و ل إنما في الدم هالشي أنتجن لا الطيارة ت ا غ ى بحاجة هذه ك د ه ما بدهاش م ع ي ا ل ا ً في ع ح ي ا ة إذا كلهم ا ل د م ع ت ق ل ه م أ ن ت ب و لكن مش ت ع ه م ا فيه أنتجن ا ط ل ق ة إذا ما بقى أيه تفسير ليك اللي تحب بطاية مطر و س مثلاً هي بطاية C أ ن ش لا و س ي ه لا صفر ي ن ي ن ا نفسي ت ق ا ل كلهم إيه؟ ما ليهم ش ي ما ل ه م ش ي ا إ ي د هذا ك ي أ م ز في الصورة، ربعنا حتى دي بعضش بيشوف ا ل أ م ج ا ل في ا ل و ر ة فعشان كده كل ن ه م ي ع ت ب ر و ن ما لهمش أمزج. ا ل م ت ف ا ل ك و ن مش ه ي ع ا ل حتى دي، يقولك لا، لا في دي دي أمزج، أو ل ل كناوزي. ت ذ ا دي ب د جد، إ ل ي والله حتى لو كنت ن ظ ر ك ستة على ث ة و ه د تقدر تشوفهم طيروا ز ا والله ما في شيء. لأنه عبارة عن دي. ه ت ا دي عبارة عن أرض إني مشي في الشوارع ك ا م ح ر س الوحيد. ما نوش إيد، ما نوش وول، ما و ش قدار. ق و ل لك عشان كده. ما هو؟ يقول لك الدي لما يدخل ج س م ه هيدخل ي ج ي ب له غطى، اللي هو مين؟ غطل <تصفيق> دي. وإذا غطل دي، دي أنتجين زي ما نشوف كمان شوي. في بعض م ن ت ا ت لايت أنتجين بتاعه بقايت دي، بقايت دي. مش بس أنا بتكلم ه ل ب ا دي، دي سبيك ن ت ج ن كلهم ما لهمش ا ن ش ع د ا دي طبعاً، دي ا ح ن ا ط ب ع ا ن برو ا ل ا ق ة يبقى إ ذ ن ا كلهم دي هو أنتيبودي لايت. خلاص يتعيننا ال إ ي والسي والدي والدي مش مشكلة. ل أ ن ما تجي تقول لي هو ب ق ا ت ي ه إيه أنت بودي إيه؟ إيه أنت إيش مقر بستعطه هولك أ ن ث ب و د ي بس ق و ل ي لهم أي هولك بضائع إيه أ ن ب و د ي تقولي و ي و ل ك ب ض ا تي أ ن ث ب و د ي تقولي ودي و ل ك ب ا دي أ ن ب و د ي تقولي و ي و -E. ل ك ب ض ا ئ ي أ ن ب و د ي تقولي بس يعني لكل معلم و ج هولك خ ل ب أ ن ت ي ب و د ي اللي هي تقول نوع. أقول م ل و ب ل ي ب ن تقولي ل ي ل و ب ل ب ن كنوع و ل ك ا ا ل ي م ن ي نوعين م ل و ب ل ا م و ل و ب ل ي ن جي وخل بالك لأنك في ا ل ت ن ه ت ص و كإم وجي إم ا ت ص مودر، عشان مودر مودر. ي ب ق ى الكثيرة إن ينو جروب من ا م اختصار لكلمة مودر. ط ب ع ا ده اختصار حلو ن ج ي ن ي مش د اختصار صحي. ولكن IGM إنه مودر عشان تفكرك ا ن هي بت i ن د ي ك ا ت ا ل ر ي e ن معايا ر م ع ا ي ا ا ن م ا جي اختصار لإم قديم أو قديم. قديم هي تمشي جديد ب ر ض ه على فكرة. بس ماشينه قديم بقى. قديم عشان تفكرك ا ن دي a و ا ل ي ب ع ا لما جيلك ينو جروب ن إم د ن م ا جي لا ه ب ق ى دل هو ه ل ج د ي ن مش جديد على فكرة م ع ن ا ه مش جديد لا ن بس هو تحصل اللي كان ي ق و ل من ا ل لك المتر إلى أربعمươi سعيد بعلاق قديم دل هو ا ي ه يعني يفضل حتى دي مش ف ا م ا يعني مثلا لما ي ا ك ل ا ك ل ب ر ه حد فيكو ي ا ك ل ا ك ل ب ر ه ا و ي ع ا ب ا ي طريق قبل كده ال ال و واحد ك ا ك ل ب ر ف خ ل و ه ا كان ا ك ل ب ر ه وجاي و ع ن د ه مثلا ش ك ي ت ووعده ب ط ي من الحكمة ن ن إن ا شوف M و G G ما يميز. G ا ن ا ما ي م ي ش ن ا ن ا ع ل ق ت بيكو بداتني ي ه من ل ث ن ي ن ا ن ا ما ي م ي ال G الخاص. م ا ن ا شفت ا ي ه M ع ي ا مش معين. اللي هو ب ت ا ع ا ل ا ي ه Recent In infection. ن م ا G هو ب ت ا ع ا ل old infection. كده بخلطنا ال ه و C و D. سهل ما طبيع. هو طبيعي. طبعا سهل. ا ي ه ها D أربعة عشان نشوف ال R إيه. و ده عشان نعمله عشان نشوف C ا ل ن ن ا ط ل ا ط ل C ده مهم عندنا ا ص ه ل في أنا ب ط ر ا ء ة دي ما براش ا ج ي ب يعني ا ل ا ن تبودي ضربه مش أ ك ت و ا ل ي ا و ل و ن ع م ل ا ي ه ي ا ج م ع ا البوليمريد الواحد ت ا ن ا ت ق ا ل ل ل ب و ن ي ر ي د ا ل و ا ح في ا ر ه ن ع م ا ل د ي س ي ا ر عشان ي ش و ف ا ل ع ر ق منيح مجرد ب ق ي د ة ط ب ع ا يبقى يعني رائع بتشوف المهم د ا ك د ه ب ش و ف العرق م ن ي ا ع ف ي ن ا بالضبط ه د ه كذا بتبديت أرضي ش ا ط ر ي ل م ر ك ر ب ا ل س د ا بنعمل د ي ط ب ع ا ن د ر ع ض س ت ش و ف ا ي أ ر ع ا ي د ي ي ع إذا ال بقينا هو الدين فتعالوا نشوف الدين الله ي خ ل ي ك و يا جماعة تكذب ذ ر ع ل ا ن فعلا د ه ة ذا جدا ح ا ج ا ت ا ليلة جدا اللي أنا أقول لكم يقطع يعني ذ ا فعلا ب ت دي ه ذ صعب لي غ ض النظر عن ا طبعا ب ن و بفتح م و ا ض ي ن لأن الكيب يحاور نفسه ك ي ر فمش ع ا د ن ش و ف ه م ر ز لما ر ض ت حسوا في دي ده منتشر ب ا ك م ر عشان منتشر ع م ل ي ش أ ف ل ما أنا بس ع د ي ن نقول يا جماعة الفيروس ما ي د ش ي شبكش ومستحيل ش و ف ن ا ه ن ت ي ج ن كانش يكله ستة م و ر ت ي يعني ستة اللي هو ا ي ه ب ق ى ه فصلوه مش بس يجيبوا أنجشين فصلوه من ي ل ح ت ة وكل ح ت ة فيه فيها ط ل ع و ا له أنج ش ف ت الفرق ا ل م هو ل يعني الربطات دي ت ي ج ي ن ا ك ت م ه حد في ق ب ل كده ق ا ب ل ا و ش ا ف شكل الربطات بيعمل ا جد بيعمل زيك تيرفيس اللي هو غطه ا ل ل و في جوه ا ل إيه الدي إيه اللي هو ك و ر ح ر ت ك د ي ن إ ذ عشان ي ن م ف ص ل محتاج ل د ي ن ب و المليز إ ن ز فيك م ا ن ا ل ا ن ز ي م أو ا ن ف ي ل ب أي ح ي ب ق ى عندنا سيرفيس غطى وكور وفي كمان ي ه ا ل ا ن ف ل ب أو ا ل ا ن ز ي م خلينا ن ز ي م عشان نسجل الربو المليز دي ا ن ز ي م ي ب ق ى عندنا سيرفيس وكور طبعا مشابه ا م ش ه بقى سيرفيس تي يو آر إس يام و ي س ا ل هي كور وانفيلب أو ا ن ز ي م اللي هي ا ي ه ي ب ق ى لي كمان مقر ثلاثة أ ن ت ي وعيب ن ز ي م ه ي د ا و ي أنزوبوس إذا ثلاثة أ ن ز ي وثلاثة أ ن ز ي ب و س كل بساطة عندنا ستة مركب ا ل ب ك ي ر ي ا ا ل ب ط ت ي ر ا أو هدي S أنزيم وهدي C أنزيم و ه ي برضو أنزيم ت ح و ا ل ا ل غ ا ن يبقى عندنا S وC وC أنزيم الودا H وE S أنزيم وC أنزيم وE أ ن ز ي ع ط ي ن ا إ ن ت م و د ي وسي أنتمودي وهي أ ن ت م و د e طب ه و جزء صعب، صعب ل ا ن لازم تعرف لكل واحد يطلع عنده ويختفيه، وهي دي بقى المشكلة. فتعرض لنا كده واحدة واحدة ونباعون واحدة واحدة من كنها، بس ا ل ك ي ر العام ي خ ل ي ك م ج د ه عاجل. حتى د ي ر ح م شوية، ببصر يا ر ق ا م هذه كذا. دنت أول واحد اللي هو ا ي ه إتش بي إس أنج. إتش بي إس أنج من دينا أنت طبعا ا ن ت أملج ا ل ا و ل م ن ا ل ط ي ا ر س يدخل ا و ل هو داخل ا و ل حاجة ش و ف ه ا ي ع ي هشوف ت الكور بتاعه ديني ه من ج و ه ولا هشوفه من ب ر ه هشوفه من برا كده ف ا و ل حاجة بدنا ترد بقناة ترد بس الناس ب ت ا ع ه مش هتقدر تكتشفه من ا ل ا و ل ا ن م ا لما يعلى شوية ا ل ف ي ر و س ي على شوية والأرض بينك قوي تبدأ تكتشف المهم يبدأ كده بعد فترة يبدأ يجمع ي ب د يالة يالة يالة ي ع ل ى يالة ويختفي أنت تقريباً بعد ثلاث شهور ا و أقل ثلاث شهور ببساطة يعني ا ي هنا ه ك د ه هنا ثلاثه مم هذا هو نص زي ره ي عيني عيني عيني وبعدين ق عن ظهر و خ ت ف ى س ر ي ن ج أ دي ثلاث شهور ا و وزن ثلاث شهور ا و أقل ثلاث شهور يعني قبل شهر ا ل ث ل ا ن ا ي ه كان م خ ت ف ي خلاص ه ذ ي كذا الـH.D. إس ع م س طب الانتيبيودي هذا جسم يتفرد ولا ه يتناول انتيبيودي يقول ن ت بودي ن ت بودي تبدأ تظهر ا ن ت أنا ت ا م الفيروس بيجي ولا أنت بودي تبدأ تطلع و ت ت ر ب ت ا هيبدأ ي ت ف ع بالجسم وغرق تكشفه بعد ث ل ا ث شهور هنا ويبدأ ط ب ع ا ع عنيف ر ي ظ ا عقوله ن ي لو ش ف ت ه عندك اللي هو h b s أنت بودي ع ق و ل د ا ن لما شوفه عندك ه ق و ل ك يا ابن ا ن ت مش م ح ن ي ب ك ت ي ر ي معي ولا مش معي h b s أنت بودي ده لو ل ق ه عند ح د أقوله ن ت بخدي ب ي ي ا ما هو ا ل ب ي ا عشان كونك h b ن ت ب و د لف حط ماش حاجة لا إيه حد م د ا ي من حاجة يعني ما فصينا حاجة خ ل ي ك برضه بالضبط ا ن فيه هنا ف ط ر ة ه ن عنده ثلاث شهور ا ل ح ت ن دي ولا فيها أنت ع ن ن ب ولا فيها د ه ب ص ه ذ ا عين ا هو العين الناحي اللي هو أنا ش ك ل ت ا ن ه عنده م ط ي ا أنا عملت عليه خطيب وبصر ا ن ت بعملك به بصر لكن ا ن ا ما ا ق د ر ا ح ل ب ي ا ن هو م ط ي غير ا ع م ل ي ر ما ش و ف لك ا ن ك مكت و ع ا ذ ا م ك على علي فبلا كمان بروح حاجة ثاني بصر ع ي ه ز ا ك ن ا برضه ليش بقول لك ي ع ط ن لك أنا ع م ل ن ا أ ل ا م أ ن ه ما أقدر نوصله لستة. د ك ت ي ر أو ق و لعوم كتب له HBS أنجم و HBS ا ن ل ب و د ي اليوم ا ه م اتنين. ر بعد ه ن ا منروح بعد إذنك ا عملهم يعملهم شوف على حط النحت يبغوه في الفترة د ي بعد ت ر س ي و ر على لما ي ت ن ق أو منروح يعملهم ومش عارف ا ي ه يوم رايح في الفترة اللي و م بتعال ا م ع ا م ل ي ق و ل ه ي ح جل على فكرة ا ف س يا منروح. سواء عندك ست أنجم ولا ع ل ل ا ن د ك ا ل ا ن ت بودي و م ي د ي ن ي م ب و ح أو أ ا ل ا م ب ر و ك وأخذ بالحوض هو ما ع ن د و ش وبعد ب خ م س سنة يفاجئ ا ن اللي كان عندك ا ل ت ب ا د ر ة دي علبة علبة فروز وعشان ك د ه بره نفروش ع ل ب ن شوف ا ح ن ا عندنا ا ب ا ن ا ح ن ا من الكلام ق ص طالع دي واحنا عندنا كتير حد قرط طبعاً ما عنوش أنت ج م ا ع ن ا ه ما بره ه ا ط ب و ا ح ن ا ب ر مش عايزين ن س ي ب مجال ا ل م ت ع ج ن معه و متزنبه نوع يمنع نعمل إ ي نعمل ي ه ل ق ت ا ل ق ا ح ن ا تبت ق ص فشل د ا ت ل ن في ح ت هنا ما و ي ن د و ج دي الجاب اللي هي بتوني اختفاء الأستنجن وظهور الأست a n t i b i طب نعمل إيه نعمل إيه ا ل ا كلا بعدين ف ا ي H دي ا ل أ ت antibodies ا ا ل ل ي هو أ س ت ن ا ل ب ا ي ت دي مش في كور من جوا اللي هو د إني ش و ف بقى ا اخترع ل ا فقط هنشوف الاستنجن بعد دي إيه اللي ج و ه دي اللي ج و ه دي خلاص متموج ا ب ا ي ت في كور أستنجن طبعا H ا ل ب ا ي ت في أستنجن لا يمكن تلاقيه فيه. دم. لا يمكن ت ر ا ك الدم لأن ده ع ب ع ا ه دي، ط ب ع ا ه و الفيروس بيجي يمحاين، بس ط ب ع ا ت ك ل ي ا ز ا ه الفيروس هاجم أي و ر د ة يمحاين الكور بتاعه قوي، ج و ل خ ل ي ا نبقي يهزمها ا ذ ا نومن. الكور ده لو كتب HBDT أنتج الدم أو ط ل ب ت ف ا المعمل على الشخص ليه تأخذ ا ل ه و م ش م و ج و د الدم لأن هو م و ج و د ي ن ج و ل هذا ا ل ط ي ل وعشان ك ق ا على طبعاً شنارت شوفت أنتج بتاعه ف ي لكن نشوف اللي ب ع د h t أ ن ت ج هو ذا اللي ب ي ب ق ى م و ج و د ف ي ن بقى موجوس د الدم. بدأ يلا فين؟ ا بدأ يلا ع من هنا كده. قبل ثلاث شهور بشوية. شو ب ق ى ا ل ك ل من الوقت ل ي ي ا ل خ ل ي ك مبسوط جدا جدا جدا. تساعد الطفل الصغير بيحلى من في ا ل ع ي د هكذا. أو تساعد ا ل ز م ل ق و ي ه لما زمان يجي ي خ د الكيس. أ ي خد؟ وين للشد؟ المهم ك د ه يوصل يا را ي ع را يا را يوصل ل ل م ر ك من فين؟ بعد ثلاث شهور في ا ل و ي ن د و كده. عظون ا عشان ك د ه بقى. في الحكمة ا ن ا ن ت ما تتصارعش لما ل ا ي ه هو قريب على ا ل ت ص و ر إذا ما تطلبه طبعاً لو ت و ل ب ه ب س ر ع أنا لسه برضه ش ي ل ب ص تبرحه مني H B C Antibody أنا مش هاي م ع ه أنا برضه م ن المطامع من ا ن ت ع ل ا ل ب ط ا ت زمان وتره عمل H B C Antibody يروح يعمله ا ل ت ص و ر ك ل ا يعديه إذا H B C Antibody ميت ميت إنه هو بيبقى ماكس مامفين ا ل و ي ن د و ز ع ي يعني هو على ف ك ر ي ا يوصل لماكس ي ن بعدين عم ت ب يوصل عليك ريفر يعني خلاص بعجلة كده ط ا ق ة تعبث فيه ب ط ا ت س دي قول أو س ي أ ن ت ب و ز ي يوصل لمستم بعد ثلاث شهور أو عند ثلاث شهور ي ب د ا ل ع ا ي ف ريفر ميتون هو ب و ز ت ك الوندوجي وعيبوه مين هو عيبه بعد ي ب د ل ع ا ر ريفر ليه هو كمان أنتموزي ب ع ل ي عم يصير شكل اعتباراتي ا ص ل ا ولنبدأ ع م ل ش و ل نعمل كل يوم عشان و ع ي لعبه عيبه اللي ن تلاشى أ ح ه ك م د و ل على إيميوتي يعني ما إ ن ت ش آ خ ه ك أ ن د ي ت ي من اللي ده تاني م ع يعني مثلاً لما ش و ف واحد عنده إتش بي س ل ف ر أ ن ت ي ب و د ي موجود، معناه كنا أقولك إنه مش محتاج ب ي ه مش محتاج ب ك ي ن لما هل هلا و ل ب ط ي ة إتش بي ف ي أ ن ت ي ب و د ي ه ل ا ص أقولك طبعاً عندك إيش؟ مش محتاج ب ك ي ن ا م ليش عرقب ا ل ق ض ي دي خ ل ا ص خلاص إذا ا ن ت أقولك ن ه مش محتاج ب ك ت ي ن ي لما جد عندك ب ط ي في ة أنثيبودي؟ لكن ا ل ب ط ي تأوي ت ش بي ف ي أ ن ت ي ب و د ي لا ما ل ش ع ق ب حياتك ت ر ح ت ب ل ي ن و ا ل ش بع إن كره نقول ا ك ا م ماركر أربعة ت ب ا ي ت تبتيت HD C Antibody C Antibody ده لو ي ت ه لو ي ت ه موجود في الدم ا و ما نفوس م ل نوش على ق ى ب ا ل م ي ر ي تواخذ ب ا ي ك يعني ما و ش أرقى هنا ديك ب ك ت ي ن ولا لا. يعني كم أ ش ي ل ت ليه ا خ ذ ب ك ت ي ن ا ولا ما ا خ ذ ش ا ن ا ه ش و ف من HD C Antibody ده لو نيته هو ليك في م ا ج ة ب ك ت ي ن لكن لو نيته C ا n t i b o d y أقول لك لا ما ه ع ص ا ب لازم عشان أقولك في مقالة ب ك ت ي ن ا ولا لا لازم ا ش و ف السيرف في ا ل د ا ب ك ي ب ى ش و ف ن ا كده بعض ماركر ب ا ل ت ة ن خ ش ب ع ل ا ي ن ماركر ل ل م ق ي ن الواحدة طيتك ا و H E E antigen E a n t i g e n و E a n t i b o d E antigen ده مثلاً عين ده صار يبقى هو دي زي ما ت ش د ي ن ا ي ت ك E antigen ي ما ت ش ر د ي اللي هي الانزيم صح يعني ما لنا منتج ا ق ي انزيم شغال في جسمنا م ع ن ى كده م ع ن ى كده كده فهذي التكت الإنزيم ش ب ا ل ده هو ده اللي ج ا م ل ا ل ق س ي ن الفيروس. صح و ا أنا والله أنا غ ط ا ن بمعنى كذا إن ا ن ت م ت ع ل إيه أنتيجن موجود عندي. معنى ك د ه تقول له يا ب ن إذا عندك الفيروس نشط جدا. دعاب ي ت ق ا ص إن أنت عارف عليه يتقلص لفترة. كمان بعد الأخير عارف له حماد ت ممكن ي ك س ا فيس وكلك ع ب ا ر عن إيه؟ ف ا ل ب ص ب ل ا لأن الفيروس عندك نشط جدا. الـ HBD إ ن ت ي ن على فكرة الحمد لله إن هذا الانتيجن ا ل ذ ي ع ل ا ج أو ما بس موجود أو الفيروس ما ش نشط لفترة ص غ ي ر جدا. حوالي آخر ا ل أ س ا ع ي ن أو ثلاثة، عشان ك د ا نعمل نصف د ا ي ر ه غيره هنا كده. ده دي تمثل HBE أنش. ه ط ق و ل ي مارتيني الأنتيبيوت، ش و ل ك مش ر س م ة د ق و ل ي مش لثمة دي، ه ل ك كده. د ق و ن ي كده ل ي ه و ل كمان عشان أ ت من HBE أنتيبيوت، ا ن ا ا ح ت ا ج ا ب ر ة ط ب عريضة قوي عشان ط ب ي ظ ه ر بس م ت ق ر شوي. عشان كده ما ل و ش قيمه ا و ل ى معي ولا م ش م ع ي ة بعد د و ل كده 6 ت م ا ر ك يعني بيظهر من هنا كده. بعد ست س ع س ن يعني ب ه م ك ر ر ا ش و ا وظري هو المفروض ن ظ ر ي ة ف و ر ي ب ة ا ن ت عم ت ن ا حتى كلمة و ر ي ب ر دي ممكن الواحد ف ي ن و ي ر و ويبقى ي خ ل ر تاني. ذا ك ه ا ل ن ه هو ي ه ي المركز العدنا. د ي ك د ه فريق ا ل ل ا ع ي ن ي ي ب ق ى تاني عشان لو حتى عدنا خ د ي معه. ب و ع ل ن ا خليكم على العادين صلب. بقى. ه ب ا ي ت عندنا ن د ي عندنا ث ل ا م ر ك ز ا ل ي ر ف في أنترشين ع ن د ن ت ع ل ا ن ق ر ة م ن س التنتس أ ن ت ر ي ن ي ب د أ من هنا كده ي ا ل ى ياها ي ا ل ا ويختفي قبل كم؟ ب ع ل ا ش ة و ر ا ب ي قبل أ ن ت ي ب و د ي يطلع بعد ث ل ث ة أ س ا وفوريفر. بينهم في حاجة اسمها و ي ن د و ج ا ب ال و ي ن د و ج ا ب اللي هو ر ع ي ا ن ما ح ض ر ح من اللحظة دي م ش ي د عنده أي م ر ك ف ع ا ت عشان كده طرنا نحن نشوف التي. الكور أنتيجن والكور أ ن ت ب و د الكور أنتيجن ب ق ل ه م ن ت خ د م لأنه موجودين ف ن ي ا ت ه ف ي اللي ب ى ب نشوف الكور إن أ ن ت ب و د ناستو ن ه هو بيوصل للماكس م في ا ل و ي ن د و ج ي لكن عيبه ن ه و ما يدش ما يدش تخد كإنديكتور ل للاميونج. وشي ع د كده على E antigen وE ا antibody E antigen ب ي د ل على إن الفيروس highly i n f e c t a b و د ه بيبقى موجود ا س ب و ع ي ن بس هناك ده إن ما ع ا ي ي ب الناس عايز يبقى صراحة ورح تكلم حتى ا ر ا ط ي من الحاجات دي ما ت ب ش ر في كده يعني الحاجات دي بس م ع ليش يعني حتى لو ا ت ر ا ن ا مع إن شاء يعني يومين ه ت ن ت ه ي ن صح ولا ن ا طبعاً؟ وعشان كده فهم فهمتش على برضو أنا ش ا ي ف تكينت ليه المثال؟ مشيت ك ذ ب ا ت ك أ د ذ ب ا ت ي عاد رجع البيت ت ب بثلاث أيام ما راقش لموضوع ه ي ه حكيته بغيت لكن ليه المثال؟ ه ت ب ق ى في ا ل ع ساعات عايش ل يوم منها كله ف م علشان ا م ش ي ق ى ف ي ا بنج ا ن ا ن ا ا ج ي ك د ا ه ت ض ا ي ت ي وانت ع ب ر ف كل البرة ا ن ت ب خ م ش ي ن م بعد؟ أ ن ت ض ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ن ي ي ي ي ي ي ي ا ي ت ي ي ي ي ل ي ي ي م ي ي ي ي ي ي ي ك ي ي ي ي ي ي ي ا ن ي ي ي ي ت ي ي ي ي ي ا ل ي ي ت ي ي ي ي ي م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ر ق ع في البيت، وما ت ر ق ع ي البيت، تحس ا ل م و ض ب ع ا ي ب ت كله ما تذكرش. كل اللي ن ت ب ي ت ش أحد ما عرفش، ا ل ما ف النص ما عرفش ا ع ر ا ض ال اللي بيت كومبليفيشن. ت س ع حاجات ح د ما عرفش. ريلابس، تلاش ع ف ا مينيشا، لا ك ل ي ف ي لا ك ر و ن ك لا. كله ت ح س ا كلام كلام تين. طبعا ت ل ا و ي ي و ر ن لا ب ل ا ض ل لا ا ش و ل ي ف ر ف ن ش ن ت س لا ي ف ر كله كلام ي ه الصدق لما ت ا خ ذ ه كده ب ا ل س ل و ب ده، ت ح ه ن ا ن هو ن ه و ظ ر ي ف ولذيذ و ي ب ا ر ا إذا الحتة الوحيدة اللي أنت تقع بيتها وهذا ذ ك ر ه جايب، ذا هو طيسمك. هتقع ثامن ي ب ا ب تجيب ورا و ل ا هتعمله ف ي ه ت جيب ورا ورا. وتوم ر س ه ك ي ر ت ا أو ك ر كده خ ط عرضي و خ ط ط و ل أظن هذه كتره. وقت الكتاب خلص ومرش عبب ث ل ا د ق ا ئ ك ل د ي إ ش ر ا ي ا ت تجيب قلمك الضريب وتتمرن على ر س م ة غير ا ل ر أ س م ا جيريتين أو أ ن ص ب ا يعني ج ي ر ت ي ن و بعض ك ر جيرات ديرة. ج ي ر غ ي ر ه صح؟ وبعدين تيجي تعمل برضو أ ن ط ب ة داير يعني هم جاي نص داير ك د ه نص داير ك ه بس ت ع م ل ت داير ي ن ي و و ب ع ض و أ ن ط ب د ويا البض ا ي ه هم مش ق ض ي ث ة و ق و ل ه ا ع د ا ن ي بقى كلام عيني ك ه ا كلام ا ن ت بتكرره عشر مرات ا ما ر س م دي رسمه ع ل م ي ة ولا ي ش ت ر س م ه ا ن ا ع ل ي ا يعني دي رسمة أيها أي ده ت ح م ل ر س م ي حتى زي رسمة دي كذا ا ت و ل و ا ل ر ا ي معلق رسمات ع ا د ي الجاي ك ي ر ب وباض وبعدين أ ن ط ب د ويا ب ر باض خلينا نبدأ ب ا ل د ا ئ ر ت ي ن اللي جوا بعض. و ط و ج ا ي طبعا كده لما ك ت ب س أي حاجة ت ا خ ذ سط اللي ا ن ا م ع د و مش ف ا ل ي ل ي ده. ده ف ا ن ي ل ي يعني لو كان كافي تام لي الدائريتين هم اللي برا دائر ك ب ي ر ة هو مين اللي بعدين طبعا الدائرة اللي بسط تبتدي تكتب إيه؟ أنش معجمات دوائر أنش ن ط تكتب دوائر أ ن ت ب و د بقاعدة لازم تعرفها أي رسام عربي. دوائر ت ب أ ن ط عم ت دوائر أ ن د و فتيجي طبعاً اللي بره هو السب يبغون كتبلك إتش دي إس ن طب واللي بوا هل إتشي أنتجي؟ إ ت ج ده طبعاً لأن إ هو عطنته رقعة بس صار يعني ممكن تلاقيه أنجم البعي ا ي ب ق ى د ت ش دي إتش أنجم ب ا ع ي ن ج م أنت ص دواي إنه ما ي ب ق ى ال إس أنتبودي و إتش أ ن ت ب و د صح طبعاً ل ذ ا بره برضو اللي فوق يعني ا ل و ج ا ك ت اللي ب ي ب ى فوق يبعت كذا س أنتبودي وهنا ن ت ب و د ي ب ر ض ا ل ر س م دي مش ع ج ب ي ن يعني خدت برضو ثلاثة ي ه مش اللي هو يعني برضو على اللي... هنا في الجاد دي مخبط له كل م ا ح د ة بس كل مرة مخبط له هنا ثلاثة حتى ما تستفيد ثلاثة ا ي ه هو في عن بقية ثلاثة شهور ا م ل ه ي ج ه ا ثلاثة ا ي ه ثلاثة عشر ما ت ب ل ه هنا ثلاثة بس ت ف ه م ه ا ن هو نزل كل القصة دي عند ثلاثة شهور ع ش ا يا جماعة الحاجات مش كلام منزل يعني اللي ك ت ب م ث ك ا يقولك هو بيختفي عند شهرين أو ب ت ف ع ث ل ا ث شهور أو ب خ عند ر ب ع شهور أو ست شهور. كل دي حاجات م ي ز ف ي يا بويان. س أنت هنا م ق ا ب ت م ث ل ا ث ي خ ل ي ن بقى. ا ن ت ترجع بيتك عمري. قبل ما تبغى ت غ د شو بيعملونه و ي ا قبل ما ت غ د ر هما يا ذ ا ك ر ة حطوا المحضر ض ف ة دي خ ا ص د ا ي هما ي ن ت ظ ر ا ا ن ا ك ا ن ت جيت كتاب و ي ب جيت تطعمه ت ع م كذا. إ د ا يجين جواب، ه ن ف ض ظ ر ا ي الجواب. ا ي ج ي تعلمين بوي عنده. و ن ن ت ي ا ب و ي ا ل ت ب و اللي ب ر ه طبعا هيبقى ا س عن ج ل و ا س عن تبودي وده ا ي ه عن جرو ي ن تبودي و خ ب ت هنا كم دي كم الثلاثة ثلاثة خلاص ا م و ض و ع ا ي بتأكل درجة ع ا ئ ي ة عارف إن في ن ق ط ه مهمة جدا اللي ن ا ما عرفت ودي هي ت غ ر الكلام ما ق ل ه وده في طلب تاني ا ل ب ا نرى ي ع ن ل ا ي ه ما ن ا ق و ل ك في طلب تاني يعمل اللي بقى اللي يعني اللي ما يدخل الامتحان ه ا ط ل ر م ا ي ه و في طباعية مش ق ي ا ي ا ل ي بيما ا ل كويس جدا ودايما نجيب ت ي ل أ ن ل ا ن ه د ا م ا ب ق ح ح لمن دي يعمل لي ب ق ى ه د ا ي م ا هو طلب ك ه ت ا ي ي 100 م ا ه ب ط ا ي متر إيشي دي ن ف عندي ليه ت ب ي مو خوجابه إ ي ه هو عاد في ا ك ر الكلام ده واضح إ ل يالي وأيام طويلة يوم كامل ما ي ه فبعض طرق إيشي إيشي دي عندي هذا و ك ا ك ر ة هذا وأنا هذا ا ل ت ج ي ليه ع ل مش عارف عندي كم وبعدين يختفي عندي ع ل من ثلاث شهور. وعشان ك ل ا ي ع ي ع د يكتب و ط ب ع ا الكلام مش ع ر ف يكتبه ب م ن ظ ط و ج ا ر ف يكتبه قليل من ا ل ح ا ن والوقت عاد بيجري ومش لحال يحل الأسئلة أ ا ص ح ا ل ن يكون بقى ا د ر آخر من سين ر خ م ة ي ع ن الرسمة دي هي دي اللي ببين كل حاجة مصرفه. انت انت وعمل ايه. رسمة من ر ف ة و ك ر ف مش ه و ا ع ط ل ع ن ت ونرجع ت ع م ا ت ك د رسمة ت خ ش م ن ا في الدخان أ ص ل ا من كم من ه ي كل اللي بس أنا عايز أكتبه ط ا ل ل ك أكتب ي ع م على ب ح ت الرسمة دي ونعمله جدول, جدول جدول جسم الرسمة وجدول ا ل مكتوب عندك هو ي ه جدول ا ل مكتوب عندك هو اللي هو ب ق ى ت شوفي ه الجدول ده بعد ما ت ع م ل الماركر ت ط ع ب ي ه أطع شيء مهم جدا الجدول ده ملخص ه كل و ا ح د ب ر إن الأفضل بعد ما ت ع م ل الماركر ا ل ل أفضل يوم ما ت ل ا ق ي العين عنده أنجين ولا عندي بودي ا ل أ ن ت ي ل وعند بودي الأفضل ا ن ل نتلاقيه ت ع ن ت ي بودي نتلاقيه الأنشيل إذا إذا نكتب ك د ه ج و د ك ر ي ت ي ر ي ا ج و د ك ر ي ت ي ر ي ا يوم ما ت ل ا ق ي ا ه إنش إس أنج و ا ل ْ ع َ د ْ س ِ ا ل ْ م َ ع ْ د ُ ن م الْعَدْسِ ا ل ْ م َ و د ُ س ا ل ْ ع َ د ْ س ا ل ْ ي َ ع ْ د ُ س ِ الْعَدْسِ ا ل ع ْ د ُ س ا ل ع َ د ْ ا ل م َ ع ْ د ُ س ِ ا ل ْ ع َ د ْ الْمَعْدُسِ الْعَدْسِ الْمَعْدُسِ ت ل ْ ع َ د ْ س ا ل ع د ا ل ع َ س ا ل ْ م َ ع ْ د ُ ا ل ْ ع َ ي ْ ا ل ج و د ُ ا ل ْ ع َ ي ْ ا ل ْ م ا ع ْ د ُ الْعَدْسِ الْمَعْدُسِ الْعَدْسِ ا ب و م َ ع د ُ ا ل ب ع َ د ْ س ا ل ْ م َ ي ْ د لما تيجي ا ن ش م منها موجودة وما كان م و و د فدي بس كده. بس كده كان المهم م ا ج ي ل و واحد. إتش بي ت ج م موجود ع ا ي والإتش بي ن ت بودي مش موجود. أ ض ده على على ك د ه هو عيان ب س ر ا ل تريا. ا ل ي أنشم موجود. والدي ن ت بودي مش موجود. ده ب س ت ر ا ل تريا. ا م ت ى ي ب ق ى بودرال تريا؟ أقوله عارف ك ا ن ت تمام. توا ع ن د ك ا ي ت ا ن ش ولا الإي أنشم لكن الجسم كمان قوم وتعندك ا أنت بودي و ي فمين يا ن ا ص ل ا ي ش فكل اللي هعمله ه ا ل ت ك ه إذا أ ش على المركب كلها، سبق على ن ي ثانيا أن ش ا ي ف و ليه تنجح؟ ا ن ش ا ك د جواج أ ش ط و على كل المركب اللي ب ش ر ح ف ي الكلام ده، وعامل طحة بس ما و د ر و ه وده إحدى. ما حدش ب ر ق و ي غ ي ع و ا ت ي كل كلام الفون. خلاص ت ح ة رقم أصلا مركب ندخل ده على على ا ل ب ي ت م س أدخل على ش ر ت ة ج ا و ي و د أ ا ما أعرفش ا ل أ و ف أنا هتصب الأحبار. مين بيعلى الأول؟ ا ل م ر ك ز ولا ا ل ن ز ي م هذا ما سؤال و مشط المبدأ خلاص. مين بيعلى الأول؟ ا ل م ر ك ز ولا ا ل ا ن ز ي م ا ل ا ن ز ي م ولا ا ل م ر ك ز ا ل ا ن ز ي م تكلمي الإنزيم ت ق ط يعني تقطع مئة. ا ل ا ن ز ي م ولا المركب ت م ا ط ب م ا في القطاع ا ل ع ا ش ا ل م ر ك ز هو م ر ك ر ز ا ل م ر ك ر بيتاتي أو، ا ي باين. ب ر ن ا ك ن s t o m ت ي ة ا ن ي ة أ ك ت ل هو ا ل ض ا ي ر ز بيدخل تسمعوا ووهو ا ل ب ا ي ن ت أعلى. يعني مين اللي ب ي د خ ل و ل طبعا الباينز الأول يدخل. ن ا غلط، و ل ن ا غلط. إذا أنت ممكن تكتشفين أول قبل الإنزيم تاني. ت ع ا م ل ن ي مش في الأول ما يدخل بروح الظهر. إذا ا ل م ر ك ر ت ع ل ى قبل الإنزيم. سؤال ف ل ف ي ب غ ط ل ي س ل ا ي أي قيمة عليه؟ سؤال ده بس لو سألت ا ل س ا ل كده حبيت ا س ؤ ا ل يعني. ا م ت خ د م ب ده سؤال ي ي ب ا كده ا ل م ت ف ق ك و ن يعني ا ن ه م ر ا ل م ت ف ق ك ي ن ل ذاك ا ل م و و ع ح ن ا لما ت ل ع ش ا ي قيمة ع م ي خ ا ً ب ا ل ن كريب. ر ي من كم حاجة؟ ستة حاجات. ه ما بعد ستة حاجات ثلاثة سببيوتيك وثلاثة ب ر و ت ن ا ك نبدأ س ا ب ي و ت ي ك و ا ل ب ر ت ب ر و ك ليه ما ثلاث ب ر و ك رقم واحد. ح ا ج ج ر أول حاجة هذا هيجين، ثاني حاجة، ا ل م ي و ن و غ ل و ب ل ي ن اللي ح ن ا نتكلم عنه أول حصة رقم ث ل ا ث ي ا ك ت ي ن اللي ح ن ا نتكلم عنه م ث ا أول حصة، قشرة ربيوتك، ي ثم ك ا ن حاجة، ثلاث حاجات، يوم ما ثلاث حاجات بعد، طبعاً ربيوتك أول ما قولنا، ه ت ا ك ل ه كرابتر يعني أول حاجة ل ي ت ثاني حاجة ض ا ي ت ثلاث حاجة، سينتوماتيك تريتمنت ت ا ي ع س ي ت و م ا ت ي ك تريتمنت هل في كلمة بجتك في ا س خالص خش في اللكن رج إلى متى يستريح إلى متى ه ا طبعا عظيمة ا ل د ل ه ا يعني ن ح دكتورة مثلا واحدة ن و ر ي طبعا دكتورة ق و ر ك تحصل ي ا د ك ي ر هذا خاص هذا ما جبها على المية جبها ن و ا سرتها ب ل ى ه ي اللي ت ت على ه ذ المية الدكتور خ م ا ة ي ش ر لا خ ل ص أنا ا ل ك ما أ ك ل ا م ج ب ا ع ل ا م ي ة بعد كلية إيه جبر عميلا، أنت هيضم أعني حجم ت ى إيه؟ شو معي؟ ي م ي ا ل ي و ب ي و ك ي ا ل ي عارفك عن د ر ا ل ع د م تلو ك ل م ع ن ى كلام ا أقوله أصلا شيء م ك ه و ر لحد ما بلروني يناسب للشخص. ي ا ي ألاج مع الحذف. ي ا ض ي خ ر ي ح لحد ما يحتم ك ي م ي ا ل ي ودا مهم و ب ي و ك ي ا <تصفيق> <تصفيق> إني ك ل ي ه و ب ا ي م ك ي م ي كذي بدات بالروبي، اكتبوا ك د ا بايوكيمي كذي هو ما ت س ت ن ش ا ل ا ن ز ي م ا ت يعني ا ك ت ب ك د ه بالعربي ما تستنشي ا ل ا ن ز ي م ا ت ل ا ن ا ل ا ن ز ي م ا ت ق د م ة إلش لما ل ط ت ر طويل، خلاص، بس ق ل ب ل ك الذات مهم أوجي، يعني قوله ا ه دم ماقولك ق ه فيديك أنا في، يعني ما خ ر و خلاص، ما خ ر و خ ل ص حتى لوين؟ على فكرة ع ي ن المصري ق و ل ك و ا برضو يفضل، عشان ك ه ا نزب عندنا كي مية ع ي ن المصري أول ما ق و ن ي ك روح يبدأ يخرج، ع ت ق د إن هو ي ه ه و خ ذ طن خ م معايا لو أ خ ر م س ة ر ب ع ة مشكلة، ل ا ه يكون يحط معه أ خ ب و ع و ض ب و ب ع ا ر ة إذا أشبر، كده كده جماعة م ا ي خ ر ب شيء، إ ل بعد ما ت ح ط ا ن ت ل ن ي ك ل ي وصفرة ت ب د ا ل ض ب ط و ك و ن ا ج ج ت إلو من روبين ا ل و بالذات ب ن ر و ب لأن في ق ا ع ا ل ا ن ز ي ن ا ت تطول شوي. خلاص، خش ع د كده على ا ي ت ا ي ت ا ل ت ا ع ي أنا ا ب ي ت مش عارف ا ن ا ليه عم بقمعه ك م ل ن ا ل ك ي ت ر ب ا ي ت ا ي ت مش دوره مش د و ر ه مهمة، يعني ل ى ك ل ي حاجة، كل اللي هو عايز ه ي ه مش ح ا ج مهمة يعني. جايت التلفزيون ولا ك ب ا ل ت ل ف ز ي ن ا ت هما اللي ب د و ا قيمة للبيض بتاعي له بتاعي يلا أنا ببيض أنا م ا س ج ي م ث ل ا ن شوف أول حاجة الطبردريت الطبردريت يأكل منها كتير ع ص طبعاً ف ض ل عشان يأخذ منها الطاقة وما ي خ ل ص عن البروتينات ي ن ي برضو متفش إنه م ر في الليبر فمش عايز يدخل شت ع ك ي الليبر شفته ا ن ي حاجة برضو دي النقطة ن ق ط ما من البروتينات ي ر ئ ي س يا ك ل ب ر و ت ي ن ا ت عشان لو قال لي يقلليش عشان ا ل ل ي ر ه ي ا والله ت ب برضو ع ا ج ك ا ن الماي ما يشلها، الفات عادي ما يدورش أوش، ولا ق ا يعني ك ا ف ه ن ق و ر ما؟ عشان نرضي الفات ا ص ل ا وزي ت ق و ي ه ا تدل ل ى شيء. ي خ ذ مايته من ا ل ش ي ل كلام كله. وبرأسه ف ر س ي م ت م ا ت ي ك تريكنج، س ي م ت م ا ت ي ك تريكنج ترى على ل س ي م تونز. ي ه ر ر ش د ل كله كلامين رومتين ي موتريم. في هنا سيمتوماتيك ت ر ي ن ج ح ص م ه م ج د ا الطالب الذكي اللي ا ر اللي ه ن ظ و ل ل س ي م ت م ا ت ي ك ت ر ي ك ن علاج الـ ا ل ك و ت لبر ي م ف ن ب ح ن ا دشر حاضر أ ن كذب وكذا بسرعة. ماشي. ع السؤال ب ر ض خايتنا بعرفش و ف ة ص ر ح ب ا على ما. خليك ش ك من عند ر ا ب ق م ل ب م ا ي م يموت ص ل ا ا ل م ر يموت م ش خ ص و ي ه ح حلو. ن م ا في الانجستيشن ن ل ي ك م د ا ل ف د ر و س ب ا ل ا د ي ك ب ر و ل و ن حتى دي ك ي ب ر و ل و ن ج ر س و ن ب ا ي ب ق ت ب ر و ل و ن ج تبدأ شوكل ن هذا حتيه. معكود ل ب ر و ي ي ن ل ه بينك بقى حتى جاية هتبدأ خلاص أهم حصل؟ لأن كورونا ك ب ا ي ت لأن هو فيك حد م فيش في حياته واقع عنده ك و ر و ن ي ك ب غ ي ت في ا ل ت ح ا د ل